كانه ما سامع كانه ما سمعش فينا تسمع الكلام وواحد مثلا يسمع الكلام وما ينفذوش يبقى اسمه ايه اسمه ما بيسمعش الكلام صح مش انت ممكن تسمع كلام هنا معانا في في حد ما بيسمعش الكلام, بيسمعش الكلام في حد مين هيجاوزني مصدفى بيقول لا واضح انه بيسمع الكلام فيه حد معنا في الغرفة ما بيسمعش الكلام عبد الرحمن واحد بيقالوا لا طبعا طبعا كلكم بتسمعوا كلام واضح جدا انتو بتسمعوا كلام لا احنا هنغير بقى لازم يبقى على طول بنسمع الكلام اه انتو عارفين بقى فيه, فيه زمن اللي بيستمع لآيات القرآن ولا ينفذها ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون بعدها ان شر الذواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون يعني ايه الكلام ده يعني اللي بيسمع الكلام بودانه يبقى ولا ينفذه ولا ينفذه يبقى كانه بالظبط زي ايه زي الدواب زي الجهائم والعياذ بالله يعني عنده ودان بيسمع لكن ما عندوش عقل. ينفذ وقلب يطيع علينا سماء الاتجابة الانصاط والاتجابة نسمع ونستجب تميعنا واطعنا قول للنبي صلى الله عليه وسلم نطيع نسمع ونطيع وينفذ ثورا قول للقرآن قول الكلام الله سبحانه وتعالى علينا السماء والطاع تنفيذ الاوامر واجتناب النواهي لكن اللي ما بيسمع الكلام عارفين انا عندي هنا اللي بيسمع في الكلام بنقوله ايه بنقوله اللي ما بيسمع في الكلام هنقص اصول وران <تصفيق> شمس بنقص اصول بس احنا بنقوله كده بس يبقى لازم نسمع الكلام نقول سمعنا وقطعنا ولا تكون قولا لذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون عشان دي صفة سيئة جدا مصطفة زي صفات بني اسرائيل ان هم يسمعوا وما ينفذوش عارتين بني اسرائيل قالوا ايه بني اسرائيل اليهود قالوا ايه انت عجبتوا خيط الودان اللي بتتأسأس دي فيه كمان شربة ودان تعال بناقول له هنعمل شربة ودان بعد من أسأس الودان نعمل على شربة ودان <تصفيق> يعني ممتاز ما شاء الله مصطفة ما شاء الله أجام على سؤالي بني اسرائيل يهود قالوا سمعنا وعصينا كل ما سيدنا موسى يقول لهم على امر من الاوامر ما ينفذوش على طول كانوا مجادلين جدا وممطلين كانوا دايما يقولوا سمعنا وعصينا سمعنا وعطينا يسمعوا الكلام ويعصوه طب ازاي بقى, سمعوا؟ بقى هو سمعوا ودنهم بس لكن ما نفذوش اوعوا تكونوا في الخصيصه دي دي صفه جدا ان الواحد يسمع الكلام اللي بيتقال لكن ما بينفذش يسمع ويعصي لكن المسلم المؤمن ها اتقي المحب لله الذي يحبه الله ماذا يقول طيب يا طاقة ربنا ربنا يحفظك يا رب ان شاء الله يحميش منك ربنا يحفظك كبعت الدخي بتاعها على ها يبقى المؤمن عليه السمع والطاعة الانصاط وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ممتازين بارك الله فيكم ما شاء الله أحتمتم طيب يلا تحبوا سؤال تاني ولا خلاص تعبتم من الرحلة في حد تعب ولا هنكمل رحلتنا فاضل لنا آخر محطة في الرحلة آخر محطة في رحلتنا النهاردة ممتاز أحسنتي حبيبتي بارك الله فيه إن شاء ربنا يجمعنا إن شاء الله, الله كده يوم يعني في الجنة تحتويلنا عقش الرحمن هيا نسأل السؤال نسأل السؤال طيب انتبهوا الإجابة بدون إرسال الإجابة بدون إرسال هل نجد حديث مع الكلام هنا ده سمحت يلا السؤال قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يدهر به كمل الرحلة بالقطار مع السؤال ده ما هو الأدب المستفاد من الحديث يلا اللي محضرش برضو لو قرأ الحديث هيحاول يتفاهم المعنى طيب كلنا هنكمل ان شاء الله الرحلة لكن دي بدون إرسال حديث حديث رواه أبو هريرة ربي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله للشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به متفقون عليا ما هو لا اتفقنا يا عمر واسامه ها احنا مش عايزين نخرجكم من الرحله خليكم معانا في الرحله احنا اتفقنا ان احنا لا نرسل الاجابه لن نعتمد هذه الاجابه ولا نقول اذا كان صحيحه او خاطئه نسيت لا انت ركز بقى احنا عايزين نرتب ازاي بقى احنا احنا دلوقتي بنعد انفسنا لنكون علماء للامه وداعيات المستقبل يلا ركز حبيبي برك الله فيك برضو تندب اعتقد ان الكلام واضح والتعليمات واضحة يلا اللي مش هينفذ التعليمات مش هيكمل معنا الرحلة انتبهوا كتابة الاجابة بدون ارسال ادب مستفاد من الحديث ما هو الأدب المستفاد من هذا الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدن الله لشيء ما أدن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به ننتظر الكل يا لعبد الله نعيد الصغار كل الصغيرين اللي معانا والكبار كلهم, كلهم دعاه وداعيات لما هيحفظوا الأدب بالدليل سيكون دعاء إلى دين الله نسأل الله سبحانه لكم جميعا التسير يا مصطفى انتظر لا اكتب إجابتك الإجابة بعد العد واحد اثنان ثلاثة اللهم بارك الكل عرف ان الحديث دليل على تحسين الصوت عند تلاوة القرآن تحسين الصوت عند تلاوة القرآن طيب ولكن ما معنى هذا الحديث ما قدنا الله لشيء اجابتكم ما شاء الله كلها رائعة ممتاز وممتاز ممتازة. ما شاء الله لا بد من التشجيع نتائج انا باخد الف كتير كتير عشان اجيب لكم النجوم اللي بتحبوها نجوم جميله يلا النجوم الحلوه للاسباب والزهيرات الجميلين والجميلات قرات القرانني صوتي جميل طيب نتكلم على الحديث ما ادن الله لشيء ما أزن لنبي حسن الصوت يعني المعنى معنى الحديث أن ما استمع الله لشيء كثماعه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يد غربه يعني ما استمع الله لشيء كثماعه لنبي حسن الصوت يعني اللي بيقرأ القرآن ويتغنى به هو الشيء الجميل اللي ربنا سبحانه وتعالى يستمع إليه ما أدنى الله لشيء أي ما استمع الله لشيء كسماعه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به طبعاً وده بليل على ان القارئ يحسن صوته في القرآن ما استطاع على قد ما يقدر على قد ما يقدر لازم يكتاك في هذا الأمر طيب يحسن صوته إمتى؟ يحسن صوته إمتى في المسابقة بتاعت القرآن؟ ولا يحسنه امام الناس ولا يحسنه امام المعدمه ولا يحسنه امام الام والاب ولا يحسنه امام الاصدقاء ولا يحسنه على طول تحسين الصوت تحسين صوت بالقران امتى بقى بالليل ولا الصبح بره البيت ولا جوه البيت نا تاي وحسن صوته يوم واحد في الاسبوع يومين في الاسبوع <تصفيق> طيب يحسنه في البيت ويتكسف برا البيت زي سمية كده بتقول مكسوف برا البيت لا ولا يحسنه داي من طول العمر طب ليه يعلينه هو يحسنه دايما لا احنا اتفقنا ان احنا بنجود القرآن ونرتله ونحسن الصوت به لماذا؟ طاعة طاعة لله لان الله سبحانه وتعالى يحب السماع لهذا الكلام ما قبل الله اي ما استمع الله لشيء كسماعه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يظهر به يعني يتغنى يعني يحسن صوته ما استطاع هذا طاعة لله والطاعة ليست في مكان او زمان أو لسخص معين الطاعة لله ليست رياء ولا سمع يعني مثلا لو الواحد بيحسن صوته كده عشان الناس معاه لا طبعا ومش بيحسن صوته عشان الناس هو بيحسن صوته طاعة لله سبحانه وتعالى هذا ادب مع القرآن هذا من الأدب مع القرآن مع كلام الله سبحانه وتعالى يبقى علينا جميعا من اليوم أن نحسن أصواتنا ونزين أصواتنا بالقرآن ما أجمل هذا الكلام يعني هناك أناس آخرين محرومين لأن قراءة القرآن نسأل الله عفو والعفية الحمد لله الذي من علينا بهذه النعمة العظيمة أن نحسن أصواتنا ونتغنى دائما بالقرآن خائر الله الحمد لله أن من علينا أن نحسن أصواتنا ونقول هذا الكلام الرائع الكلام العظيم هذه نعمة من الله نشكر الله سبحانه وتعالى عليها فعلينا أن نحسن أصواتنا عند تلاوة القرآن من قال سأحسن صوتي دائما وأبدا مع القرآن سأجتهد أعطاك الله سبحانه وتعالى أحبال صوتية وحنجرة جهاز صوتي رائع جهاز صوتي رائع لو تفكرنا في كل جد من هذا الجهاز العظيم شكر, شكر هذا النعمة شكر هذه النعمة لأن نستخدمها في قطاعه في قراءة القرآن وتحسين الصوت بالقرآن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة ونستخدمها في طاعة الله ولا نستخدمها في قول كلام لا يقبله الله سبحانه وتعالى ولا يرضاه كما يفعل الآخرين طبعا انت عارسين في ناس بتعمل ايه بصوتها ماذا تقول وماذا تستمع بآذنها الحمد لله الذي عفانا نقول الحمد لله الذي عفانا اللهم اهدهم اللهم اهدهم بارك الله كويس ما شاء الله عليك ادنى الله لشيء ما النا لنبي حسن الصوت يتغنى بالقران يجهر به تحسين الصوت لقراءه القرآن ما استطاع الانسان الى ذلك سبيل تمام يبقى اليوم احنا رحلتنا كانت مع مع القرآن وحسن انتم ممتازين ومتميزين وحضرته كنت رائعين اتفقنا ان احنا عندنا خمس اداة تعلمناها اليوم مع القرآن الكريم خمس اداة تعلمناها مع القرآن الكريم وتعلمناها بالدليل هناك ادلة من القرآن وادلة من ها من القرآن فقط ام ادلة من القرآن والسنة أدلتنا اليوم كانت من؟ من القرآن ومن السنة ممتاز خمس أرجع ما هي الأداب الخمسة؟ مع القرآن الكريم أولا الاستياك للقراءة ثانيا تلاوته على طهارة ثالثا الاستعاذ بالله عند تلاوته رابعا الانصات له عند سماعه خامسا تحسين الصوت عند تلاوته ممتاز نشاء الله اعتقد ان احنا كلنا نخرج النهاردة من الغرفة واشنحن حفظين الاداب فأقرأ لكم وتابعوا مع القراءة الأدب مع القرآن الكريم أولا الاستياك للقراءة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي انتبه للتشكيل أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة متفق عليه ثانيا تلاوته على طهارة قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين يبقى انتبهنا احنا خدنا من الادب اليوم ان احنا نقرأ بتحسين الصوت مش معقول ده يا جلائي حد في مجموعة الترديد المعلمة تقول لي مش بيحسنوا صوتهم في القراءة يا معلمة اولا سمعك وانت بتقرأوا في الغرفة لا واحد يقول لي إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين طب ماذا فعلت؟ لم تتأدب مع الايات مع القراءه مع مع القران يابد من تحسين صوتك وترتيل الايات ثالثا الاستعاذة بالله عند تلاوته لقوله تعالى فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم رابعا الانصات له عند سماعه قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصطوا لعلكم ترحمون خامسا تحسين الصوت عند تلاواته عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء ما ادنى لنبي حتن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به متفق عليه تمام؟ اعتقد ان القراءة سهلة ممتازين بارك الله فيكم طيب باقي محطة واحدة فقط في رحلتنا ما هي المحطة؟ ممتاز محمد وعبد الله اللهم بارك ما شاء الله احبنتم نور ومنا نسيبة ما شاء الله ممتازات, شاء الله ممتازات ممتاز, ممتاز يا محمد وعبد الله احبنتم حبيب بعد ان انتهينا من الاداب ما شاء الله بدأتم تنتبهوا وتعاقوا نظام الدورة اللهم بارك فاضل حاجة واحدة بك هي اللي فضلنا انشاء الله في الحسوة على طول وارد لله من السنه النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الثالث احنا اخذنا اخذنا حديثين اليوم معنا الحديث الثالث الحديث الثالث ماذا يقول يلا نفتح الكتاب يلا الكل فتح الكتاب ممتاز نورة ما شاء الله الله مبارك كتبوا عنوان الحديث يلا الانجل الكل ينتبه ويكتب معي يلا العزة تأكد ان الكل مصحفح ما بيش حد راح بعيد يشرب ولا يأكل في المطبخ اللي احنا عايزين كله هنا قاعد عند الجهاز انا قاعدة من اول الحصة الاخر الحصة ما قمتش خالص مين اللي قام وراح شرب في المطبخ وكل ومين اللي راح لعب يعني نريد كله موجود جنبي علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم احاديث علمني النهي عن الحالث بالمخلوق طيب وإحنا اتفقنا اتفاق ان احنا لايبد ان نقول سميعنا ثمينه وماذا؟ ها؟ انت لا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وينهانا عن الحلف بالمخلوق ينهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالمخلوق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يلا مين هيكتب معي الحديث؟ يلا نكتب الحديث معا الكتابة في الغرفة او في الدفتر ان ان الله تعالى ينهاكم ان الله تعالى ينهاكم ان تحلفوا لابائكم يا لنعايز الكل يكتب يا ذاك الله خير الله فيك <تصفيق> احنا عايزين يتفقر بس يكتبوا على مهزة الله من السعاء إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم كما كان حالفاً نعم برك الله فيك يا أحمد ربنا يحفظك طيب فين كراتك وقلمك يا أحمد طيب أنا مش بتكتب على الكيبورد يبقى لازم تكتب في الدفتر طيب أنا نعايز نشوف خطك الجميل بعد الحصة التوار لخطك عسنا نعايز نشوف خطك وانتكاتب الحديث طيب أنا نتعلم منكم إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت إرشادات الحديث ممتاز ما شاء الله الله ومبارك ما شاء الله ربنا يفع قدركم يكتب أجركم إن شاء الله بكل حرفك تبتو حتناك حتناك يرفعكم بها درجات في الجنة إرشادات الحبيث لا يجوز الحلف بغير الله كمن يحلف ها فيه ناس تحلف بايه بالنبي يقوله النبي والنبي والنبي ينهرب يد هو أنتم ما تعرفوش ان في نهي نهي يعني لا تفعل لا يجوز لا يجوز الحالف بغير الله كمن يحلز بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يحلز بالكعبة يقول مثلا والعزب الله يقول والكعبة او فيه ناس يقول بالامانة يقولوا امان عليك يقولوا حاجات كتير يقولوا حاجات غريبة فيه ناس بتحلف ايمان غريبة عارفيني ازاي يحرف بالقضي يقولي مثلا وحيت ابوك مثلا حاجات غريبة جدا محمد انتهت تروح فين بس يا محمد انك اتفقت معك من اول الحصة الاخرة خلاص احنا لنا الحصة دي وخلاص خلاص هنخلص بزرعة ما تنسيت عشان تسجيه في الاخر يلا محمد محمد برك الله فيك اجلس اجلس إن شاء الله تأخذ القذر إحنا بس هنقوله عن الحديث بحتة الصغيرة دي النائي لا يجوز الحلف بغير الله كمان يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو الأب او الأم او الكعب او غير ذلك طيب لو واحد بقى وشوفناه وكان نافي لو واحد نسي وحلف من غير ما او كان متعود متعود متعود كل شوية بيحلف بيحلف بحاجات غير الله ها يعمل ايه يقول كفارة الحلف كفارة الحلف بغير الله قول لا إله إلا الله او لو سمعنا حد بيقول والنبي او بيقول أي حاجه بغير الله ماذا نقول له نقول له قل لا اله الا الله ولا تحلف بغير الله ممنوع ممنوع ابدا يحلف بغير الله هو اصلا اصلا الاحسن ان الواحد اصلا ما يحلفش خالص الاحسن ان الواحد ما يقعدش كل شويه يحلف يحلف, يحلف, يحلف, يحلف. يعني واحد مثلا يقعد مع ربع ساعه يلاقوه حلف 15 مره في الربع ساعه ما كل دقيقه يحلف مره لا احنا الوقتي في كراهة لكثرة الحالف لا ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم يبقى فيه ناهي عن كثرة الحالف يبقى ممنوع نحلف كتير وممنوع نحلف بغير الله هذا ممنوع فيه ناهي فيه ناهي طبعا حديث صهل جدا طيب محمد ده هو اللي أول واحد ولا فيه حديث تاني زهر محمد طيب خلاص احنا انتهينا من رحلتنا الان انتهت الرحلة اليوم عند اخر محطة محطة ايه اخر محطة في رحلتنا اليوم كانت ايه انا شاء الله والله بارك اخر محطة في رحلتنا يلا انا عايز الكل يجاوب احسن احسن ازعل هي النجمة زانت من مين النجمة دي زعلانة من مين لا احنا مش زعلانين احنا مش هنزل النجمة مش زعلانة النجمة مش هتزعل من حد مجيش حد كثلان كله نصيد في, في الغرفة كله نصيد في الغرفة النجمة دي بتضحك لكل النشطاء المتميزين الممتازين اللي جاوه معانا وتابعوه جزاهم الله خيرا العلم اهل الايمان اهل الاداب اهل اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون ما شاء الله اسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك لكم في اعماركم وفي عقولكم ويجعلكم من الصالحين شفتوا النجمة دي نجمة العلماء نجمة الفقهاء المتعلمين المجاهدين اللي ما بيتعبوش أولا من العلم اللي بيحبه العلم مان قال او احب العلم هينختم نختم حلقتنا اليوم بحب العلم يلا كل يكتب احب العلم ممتاز احمد اول واحد ان شاء الله ممتاز احسن الله اليكم وبركة فيكم كتب اجران اجركم ان شاء الله صببني يفسر امركم ويسه عليكم الحظ طبعا انا انتهيت من الحلقة بس هنوي على حاجه بسيطه اللي هي حلقات الترديد حلقات الترديد دي عشان ناخد اجر اكبر عملناها عشان ناخد ثواب اعظم عشان نشجع بعض مش احنا اتفقنا ان احنا كلنا صحبه ان شاء الله ربنا يجعلنا صرع على حب العلم ونعين بعض على الطاقه كل في المقرا مقرات الترديد لل للحلقات هيعمل ايه يقعد يشجع اصحابه احنا مدخلين كل واحد فيكو. حلقين. خلاص متفقين. انا هشجع قابي. ويقعد كده يجبلون في افكار حلوة ويقعد يقرأ بصوت عالي عسان يشجع اصحابه. منها يشجع اصحابه عالترديد والتسميع. ونسمع لبعض. الله في عون العبد. ما كان العبد في عون اخيه. ممتاز يبقى كل واحد فيكو اشترك في مقرأة الترديد. ده هيكون معلم هيكون داعي وهيكون الأخت الجميلة الزغرة الحلوة داعية خلاص متفقين هتشجع كل أصحابها هيبقى هي دخلة عسان تشجع أصحابها على الترديد وعلى سماع وقراءة الأدلة الأحاديث والآيات وتسمعها متفقين يلا عنزلنا حاجة كده قوة هو ونشاط حلقات الترديد ونسمع كثير جدا جدا جدا ونشوف مين هيكون اسعد واحد هو اللي هيسمع اكتر واحد وما تنسوش بقى كل واحد يدخل المقرأة ياخد معاني جمع حلوة زي دي كده لصحبه كل واحد يدخل مقرأة الترديد ياخد معاني جمع حلوة زي دي خلاص متفقين ما تنساش تدخل المقرأة ومعاك نجمة ما حلوة جميلة كده تخدها معاك تجزيع للصحبة لذلكم الله خيرا سبحانك الله ومع بحمدك أشهد أن لا إله إلا أن تستغفر وثوأتوه إلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله وصحبي وسلم تسليما كثيرا أما بعد النهاردة هنتكلم عن إيه بس النهاردة نتكلم عن لب الموضوع احنا حطينا القواعد والأسس مع بعض المراتين اللي فاتوا حطينا الأول قاعدة يعني اخلاق وقلنا المرة اللي فاتت ارسم نفسك وحطينا أسس في المرة اللي قابليها والمرات دي جايين بقى نخش في صميم الموضوع درس النهاردة خلاص انا ممكن اسميه معاكم دعوة الى الاسلام الكلام اللي هنقوله النهاردة دوت بمثابة دعوة الى الاسلام بمعنى الدعوة دعوة غير المسلمين الى الاسلام انا النهاردة انا انا اكلمك عن تفاصيل في بناء المجتمع في كيفية الاحترام اللي الاسلام جعلها جنة ومرمة بيننا تنهر اي انسان يفكر مع نفسه ويقول يا ترى هو الدين اللي نظم الالاقات وخصوصيات خصوصيات الالاقات ده دين لم ينزله الله تعالى إلا ليستمر باقي العمر إلا أنه دين أنزله الله سبحانه وتعالى ليسود الأمم كلها لأن تنظيم العلاقات هي الشيء الأساسي في بقاء العلاقات يعني الزوج والزوجة اللي ما فيش ما بينهم قواعد في حياتهم يسير في أيام قويبة أو أيام معدودة المشاكل هتظهر ما بينهم ليه? لأنهم مش حطين أسس في التعامل ما بين بعض قدام الناس أسس في التعامل ما بين بعض قدام الاطفال أسس في التعامل ما بينهم قدام أم... حماتك وأسس في التعامل ما بينكم قدام حماتك فنبدأ ان احنا نختلف الإسلام حطونا الأسس دية الإسلام جابنا وحط رجلنا وقال لنا علاقتكم بعض جنة ونار علشان كده تعالوا بقى نبدأ مع بعض سامعيني? معايا؟ هنتكلم النهاردة عن سجيله ورايه رقم واحد مشكلة تعدي حدود الآخرين بين قسين التطفل تعدي حدود الآخرين اللي احنا بنسميها يعني المشكلة ان انا مش قادر اقول التطفل بصورة قوية لان الاحاديث اللي ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم يعني انها صحابة عن هذين افعال فاحنا بنقول بالمثل عندنا في الواقع احتراما طبعا ليه الصحابة ثاني نقطة هنتكلم في, في التعامل الزوق والإتيكيت في التعامل النقطة الثانية هنتكلم مع بعض عن لمسات اجتماعية في الحياة لمسات اجتماعية في الحياة لغاية يعني نتكلم في لمسات اجتماعية إزاي, إزاي تاكل لب عند الضيوف لو أنت عند الضيوف وعزموا عليك بلب إزاي تاكل اللب وانت معاهم كل ده حديث عن نبي صلى الله عليه وسلم ومن هنا نبدأ مع بعض قضية إن حد يتعدى حدودك خلاص اللي هي قضية التطفل النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث وأنا عايز أسألكم يا ترى مين فيكو سمع الحديث ده قبل كده وحديث كارثة لو كل واحد فينا مش حفظه كارثة لو كل واحدة فيكو مش عرفاه لإن ما فيش حد فيكو من عدم علامة سوء معرفته بهذا الحديث ومعرفة صديقه بهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون اللي ييجي يتصمت على حد ويقعد يسمعه قاعدين في الولايات الكلية ويقوم جاي عامل نفسه بيملى آآ بيملى آآ شيط عنده او قاعدين في الجامع ويقوم جاي ومسك المصحف وقاعد يقرى جنبك ليه؟ رمي ودانه عشان عايز يسمع من استمع الى حديث قوم وهم له كارهون قال أهل تفسير في الحديث قالوا شرح هذا الحديث ومن معناها ومن معناها اللي بينادي على طفل وياخده استدرجه ويقعد يسأله أخبارك يا جميل يا ماما فين هو بابا راح فين إيه عقوبة الشخص ده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الأنك يوم القيامة صب في قلوميه الأنوكا يوم القيامة يعني ايه؟ يعني هيتصبف ودانك رصاص بيغلي هيتصبف ودانك رصاص بيغلي لأن كل سر من أسرار البيوت اللي انت اقتحمتها كأنه طنقت رصاص انت ضربتها في صدر اللي اسمعها هو ما كنش عايز اسمعها فأنت يوم من قياما الرصاص هيتصبف بلدك وحضرتك لم يتي فمشهد مرعب مشهد النبي صلى الله عليه وسلم بينظم لنا علاقه وفلانة اللي بتيجي ترمي ودانها ومخلياك قاعده مرتبكه طب انا عايزه اكلم صاحبتي انا مش عارفه اتكلم منها ده لما لسه اول مره اشوفها بقالنا اسبوعين يي هضطر بقى ان انا استنى لما يمشوا وانا مستعجله وكنت عايزه امشي بدري اني صلى ينظم لي علاقه في بينك وبين صحباتك وقال لك ما تخافيش انا همنع اي حد يكسر الحاجز ويكسب خصوصيتك اللي انت حطاها حواليك حديث ثاني عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري ومسلم عن أبي مسعود الأنصاري قال كان رجلا من الأنصار يكن أبا شعي كان له غلام كان له غلام فقال اصنع لي طعاما يكفي خمسة فصنع له طعيما طعيما ثم اتاه فدعاه فتبعهم رجلا فتابعهم رجل النبي صلى الله عليه وسلم ماشي وأبو شعيب ياخذ النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم أثناء صحابة والنبي الخامس وريحين عشان يكلأ أو ثلاث صحابة وأبو شعيب والنبي صلى الله عليه وسلم كله خمسة الأكل على الأبد جاء الصحابي دوت تتبعهم ومشى وراهم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا شعيب أما هذا فقدت فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته حديث ثاني عن أبي مسعود الأنصاري قال, قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأم يا القوم وأقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة فإن كانت قراءتهم سواء فليأمهم أقدمهم هجرة فإن فلي فإن كانوا في الهجرة سواء فليأمهم أكبرهم سنة قلنا طبعا مرة لفاتة الحديث ده أغلبنا عارفينه التكملة بتاعته النبي صلى الله قال ولا تجلس على ولا يؤم الرجل الرجل في أهله ولا في سلطانه الشاهد بقى بتاعنا ولا تجلس على تكرمته في بيته الا باذنه او الا اذنه لك اتاكدنا على معنى ثالث اهوت او المعنى حاجه معنى ان ما حدش يرمي ودانه وشايف ان في حد بيوطي صوته مش عايز يسمع المعنى الثاني لقيت اصحابك ماشيين رايحين مشوار مع بعض وما قالولكش تعالى ممكن تكون عزومه صغيره واحد صاحبهم كان عازمهم عليها من زمان وما يعرفوش ان انت جاي وحرجين منك بلاش تفرض نفسك على حواليك حديث الثالث إنك أنت معزوم في بيت حد دخلت عليه لقيت كنت متحرك رحتي بيت, رحت بيت صاحبتك لدخلتك قضة النوم بتاعتها ما تخشيش على طول مرمية على السرير بتاعها إنه بهاك عن كده وقال لك ولا تجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه حديث رابع نقص معاه قال رسول الله لا يحل لرجل أي يفرق بين أثنين إلا بإذنهما يعني ايه كلام دوات يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقولك مش من استلطافك انك انت لقيت اتنين صاحباتك عاديين جمي بعض في الكلية تقول بيدخل رمي نفسك في النص ده مش زرافة ده مش لزازة هتقولي اذا احنا بننا عشم هقولك بلاش فكرة العشم نتهاجم نهاجم بعض بها كل مرة يعني بلاش كل مرة لما نيجي نقول غلط ماينفعش كده تقولي لا احنا صحاب هقولك ما هو تلاتة ربع اللي بيتعاملوا بالعشم كلهم فاكرين ان ان انت بتحبيهم وان هم رقم واحد في صحباتك فيبقى لو حطونا العشم رقم واحد في علاقتنا مع بعض احنا كده بنأذي بعض بان في كتير فاهمين معنى كلمة العشم دهات ان الله صلى الله عليه وسلم تقال ثاني لا يحل لرجل ان يفرق بين اثنين الا باذنهما يعني ماذا اثنين دي كنوا في الجامع وتقوم دخمة منهم من ووسعهم وقعدة في اللصة منهم الا لما تتأذيني قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا كانت نانية ناجيان لقيت اتنى اتحارك وقفين في بعض مع بعض يتكلموا في جنب ايه هو رد فعلك اللابس وصل لم يقالك في الحديث اللي فات من استمع حديث قوم وهم له كارهون صب في اذنيه الانو, كيو الانو كيوم القيامة يعني لو حولتي ترمي هدالك وتسمعي الرصرف المغلي هيتراهد في هدالك يوم الايامة وفي نفس الوقت ان ابت اصلم بيقولك انتي اصلا اني وصلك من التقربي منهم عشان تسمعي حديثهم إننا فصلها منهاكي من أول الطريق وقال لك اوعي تقرمي من اتنين قاعدين يتكلموا مع بعض في جن ما تحاوليش إنك أنت تقربي منهم ولا حتى نفتأذن ولا حتى تفتأذني إذا كانت نانية ماجهين فلا تدخل بينهم كلمة ونص محدش يقرب من اتنين بيتكلموا مع بعض شفت الدين الدين بيقول لكم عيشوا مع بعض كلكم مجموعات كبيرة وقربوا من بعض واختلطوا بعض بس افهموا دينكو صح بس افهموا ايه القيود اللي ربنا حطغلكه لأن الله سبحانه وتعالى قال وهو الصادق ألا يعلم ما الخلقه ألا يعلم ما الخلق هو حد هيعرف اللي أنا خلقته أكتر مني ربنا بيقولك انا فهم طباعك وفهم طباعي اللي قدامك بلاش تقولي لا لا لا نحن حكوميسين خالص مع بعض من فترة كنت عامل عملية وجالي صديق لي يزورني في المستشفى فجالي فبيقول له اخبارك ايه وعمل ايه كنت بتقولي ان انت من رخبط في الشغل وعايز تعمل حاجة ايه اذا انا شغلت فلوسي مع واحد صاحبي فقلت له عملته ايه دخلته كبير ما بينكم عملته عقد ما بينكم في الشروط الم... ال... ال... ال... الشغل ما بينكم مضربة ولا تشغيل فلوس الخسارة نظامها ايه اي لا لا لا لا ما تقلاش عن محمد احنا صحاب قوي وحبايب والكلام ده يعني ان شاء الله عمره ما يخش ما بيننا ومن هنا الهنا كلمته وفيش خال من ست شهور لقيتهم دخل صورة أخوه حاطتها على النت وبيقول احذروا من هذا اللصاب على الفيسبوك شفتوا شفتوا الدين حاول يحطلنا أسس في التعامل ما بيننا وما بين بعض وإحنا لو مصممين إن الشيطان يضحك علينا وإحنا حبايب لا معناش حبايب إحنا فيه بقولنا أسس والأسس دي هي اللي هتخلينا نحب بعض وصلت يعني ما فيش حاجة اسمها انت وأختك بتحبوا بعض قوي وإحنا أخوات في الله وقلقتنا كويسة وإيه لغمته حدود إزاي ده دي إنتوا الحدود دي وإنتوا هتحبوا بعض صح الحب القائم, على الحب القائم على العشم حب لن يدوم الحب القائم على العشم خدوها قاعدة الحب القائم على العشم لن يدوم الحب القائم على أسس الدين هو اللي هيدوم عشان كده نكمل مع بعض حديث خامس او كده واحد اتنين ثلاث الحديث الثالث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الرجل من مجلسه اذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع اليه فهو احق به ايه رأيكو في الحديث ده كم واحد فيكو قابلت المشكلة دي قاعدين مع بعض في قعدة، انت امتي صاحباتك امتي تشرب كوباية امية جاتي قاعدة واحدة مكامك وبصق جنبها وعمل نفسها من الهند فاق والمسج ده أكتر من كده بكتير في الخطبة في النص دخل رحتي الإيمان في نص الخطبة في الجمعة وامتي دخلت الحمام مثلا ورجع تاني دخلت غسيل وشك ورجع تاني لقيتها قاعدة مكانك وطع انت عارفة ان انا رايحة عامل حاجة ورجعك وانت عارفة ان انا جاية من زمان عشان عارف في المكان ده بقى ليه ساعة فيه ليه تعملي فيه كده ويه تبدأ من هنا تبص لوشها اخدت ديبريشن عنها تيجي يوم من الايام زوجك يقول لك كانت على فلان بشوفيه مراته تقولي والله ما انا معتبه بيت تعالي من منظورهم والله ما انا زايراها دي مش زوء، مش ذوق انسانه مش بتاع مش محترمه وهي وهي قفلته كده وعارفه هي في الحقيقه مش كده هي الحقيقه مش فاهمه ده بس بس هي انسانه محترمه وطيبه وكويسه شفتوا بقى خسرتي بنت ممكن تقول كانت هتبقى وانت خلي بالك ممكن تكون يعملتي مع الناس قبل كده كتير وزعلتينهم وعشان انت مش فاهمة دينك يبقى الموضوع ملاش نحكم احكام متسرعة تعالوا نقول ايدنا في ايدين بعض المفهم ديننا نكمل حديث ثاني النبي صلى الله عليه وسلم او في رواية تانية للحديث اللي انا قلت برضو جميلة الرجل احق بمجلسه فاذا خرج لحاجته ثم عاد فهو احق بمجلسه فاذا خرج لحاجته ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في حاجة بقى في نوعية قليلة شوية بس برضو موجودة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم الرجل الرجلة من مقعده ثم يجلس فيه ولكن تفسحه وتوسعه بيجي حد اكبر منك الأكبر أدبان تؤميله بس ما يفعش ان هو حد تاني يقولك اه معلش بس أصلنا لجليه واجعاني طب ما لم يمكن يكون لجليه واجعاني كمان ولكن إيه الحل بقى حاضر تؤم واسع له تؤم ثم انت لزميلك خلاص بس فكرة ان هو حد يقوم حد مكانه ده ده من الصح لا يقيم الرجل الرجلة من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحه وتوسعه ده الرواية جولة علشاء محمد صائح مسلم هده من مسلم ولكن تفسحه وتوسعه الحديث اللي احنا قلنا عليه من شوية له شبيه من ذلك في قضية صلاة الجمعة بالذات ان النبي الله قال قال صحابين ان النبي صلى الله عليه وسلم قادناها الرجلة الذي راه يتعدى الناس يوم يوم الجمعه فقال له قد اذيت وانيت قد اذيت وانيت فده معناه ايه ان في كان في بعض الصحابه عايز يقرب من النبي صلى في خبه الجمعه طب الحل هو إيه؟, ايه الحل يا اخوات اللي عايز فينا يقرب من لو طبعا كرجالة وعايزين يقرب من خطيب الجمعه يوم الجمعه بيعمل ايه بيروح بدري لا هو حضرته بيجي متأخر ويجي ياخد لف دايرة من بعيد ويوم قاعد قصاد واحد جاي من الساعة عشر الصبح ولا من الساعة عشر الصبح بالذات له في خبه أياما كان المشايخ يعني بيدي خطب جمعة كده الشيخ حسان وكيام منده ربنا يرجعي رب المساجد تاني وما يحرمناش من بيوت ربنا تكون هي منارة الدعوة ما يحولش الدعوة إلى الله إلى غرف صوتية ولا مواقع فيسبوك ربنا يرجعي الدعوة تاني للمساجد وساعتها كان في ناس بتروح تروح من بدري يجي دوة يلف او يخش يستذرف حضرته ويخش من غرفة الإمام ويقوم طالع قاعد في وسط الناس حديث ثاني علي النبي صلى الله عليه وسلم قال والله النبي وسلم قال والله نبي يقفن بالله لا يأكل أحد منكم شيئا بغير حق إلا لقى الله تعالى يحمله يوم القيامة إلا لقى الله تعالى يحمله يوم القيامة ايه الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقولك لما تيجي تتعدي حدودك مع صحباتك في قضية سندويتشات جايبينها تقومي جاية اه معاليش اذا كنت جاية شوية تقومي واخدة منها سندويتش معاها جايين تلكمه مواصلات وتقولينها لا ده معاليش والله اذا كنت انسيت فلوسي وتقومي رايحة واخدة منها 20 جنيه وانت عارفة ان انت مش هترجعيها قال رسول الله والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حق إلا لقى الله يحمله يوم القيامة جاي شايلة يوم الإيامة معاكي كباية العصير اللي أخدتيها بالإحراج من زميلتك هتيجي يوم الإيامة واخدت توكا اللي أنت أخدتيها من زميلتك بالإحراج واخد مش عارف قال الحاجات بتاعت البنات او في الرجال واخد منه الألم بتاعه خلاص مش حقك ما تاخدوش بلاش يعني كده الألفاظ تتناسب مع هذه المواقف ما ينفعش نقولها عشان كده قال الله تعالى ومن يغلل يأتي بما يغلى يوم القيامة ما فيش حد يأكل حاجة مش وهيجي يوم واليامة يجيبها وهو شايلها قدام الناس كلها عشان يعرفوا ان دية عم كده ينصب له لواء ويقول هذه غدرة فلان الانسان الغدار الانسان اللي, بي... اللي بيأخذ بسيف الحياء يعني المشهد ده مشاهد بتخلي الواحد يكره في انه يحصل يطلع في تجمعات كن النظم نطلع نظبط رحلة مع بعض ونطلع رحلة مع بعض كلنا مثلا اخوة مثلا بزوجاتنا ترجع زوجتي تقولي فلانا وانا جايبا لعيان شوكالطات معي في الشنطة تقوم جاي معيش رسلتني جاعان تقوم واحدة مش عارفت مش حتة تغيرها لا ده على طوالت طب ما تكلمي زوجك يجيب طب لو معكيش خدي على قد لا تقوم جاي بالإحراج واحدة من أخواتها من غير ما تتأذ ايه عصيط ام واخده من قدامها لا انا كنت فاكراها بتوزع ببلاش ف الدين حاطط لنا خطوط حمراء مرعبه تعالوا كده مع بعض نشوف ايه المشاهد اللي احنا وقصها معانا المره دي وهي مشاهد فضائح يوم القيامة في صب في اتى الله يحمله يوم القيامة لان هو هيجي ياخد حاجه بغير حق من حد مشهد ثاني يوم القيامه واحد ويقنام على جنبه وودانه بيتصب فيها الرصاص المغلي الرصاص المغلي عشان خاطر دوت واحد رمى وودانه وتطفل على غيره عشان خاطر يسمع أسرارهم اللي صلى الله عليه وسلم خلى الصحابي يتحط في موضوع معحرج مع أنه كان ممكن يقول لأبو شعيد طعام عايش يا أبو شعيد بقى طعام اللي أربعة يكل الثمانية لأ قال له يا أبو شعيد الصحابي دوت جي معنا من غير ما يستأزل فإن شئتها دين رجع فكان معانا الوقتي تسع حديث النبي صلى الله عليه وسلم سطر لنبيهم خطوط حمرة فعل خطنا البعض بس كده نكمل لقبت مع بعض حديث تاني عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث رقم عشرة عن كلدة ابن حنبل عن كلدة ابن حنبل أخبر أن صفوان بن عمية بعثه بلبن ولبأ إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى الوادي فقال كلدة فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم اسلم ولم استاذن ولم اسلم ولم استاذن دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد في بيته من غير ما يستاذن النبي صلى الله عليه وسلم يا ترى رد النبي الله وسلم هيكون على الموقف قال ارجع ارجع تاني اخرج بره فقل السلام عليكم ادخل فقل السلام عليكم ادخل ف تعامل ما بيننا او مشهد ما بيننا زي ما اظن قلناها قبل كده في البنات اللي في المدينة الجامعيه اللي بتقوم على طول فاتحه الباب وداخلها مش مش مركزه اللي هو دي بتعمل ايه دخل هو ساكن طلاب في المدينة الجامعيه مع بعض زميله كان بياكل وكان مثلا اكل معين مش عايز حد يشوفه براحته يعني ده مش مش بخي هو حاسس ان هي تكفيه لوحده وهو نفسه فيها قفل الباب على نفسه ابتدى جاي فاتح لا لازم تستاذن لازم تستاذن النبي الله عليه وسلم جعل لينا اسس في التعامل ما بيننا واحنا حتى قاعدين مع بعض اسس في التعامل ما حتى واحنا قاعدين مع بعض ونختم بيه او بصوا هيستاذنكم نخلي الحديث ده في قضيه الاتيكيت في الجزء الثاني ثالث اتيكيت نبدا مع بعض قضيه الاتيكيت وهي ممكن نسميها الذوق النبي صلى الله عليه وسلم حاط اسس في التعامل ما بيننا مش بس في حقي وحقك لأ النبي في وسلم حطنا أسس في التعامل ما بيننا في مشاعري ومشاعرك في مشاعرك ومشاعرك في الحب والحنية والطيبة في التعامل ما بيننا اللي هي قضية الحلم قضية الأناه قضية اللي تكوني إنسانا عندك قلبي في التعامل مع أختك النبي صلى الله عليه وسلم محرم من مكة من المدينة المكة رايح يعمل عمره صحابي اسمه صعب ابن خسامة قابلك في الطريق في منطقة اسمها الأبواء صعب ابن خسامة جاب حمر وحشي 300 كيلو لحمة أثر النبي صلى الله عليه وسلم بيهم على نفسه وراح علشان يديهم لهدية أخت جاتلك وجابتلك سندويتش وقالتلك خدي حتة الأخت كانت قطمة قبليه قطمة انت اتقرفتي خلاص انا عارف ان انا لو مكانك هتقرف امي واخده حته وكلها من ايدك ومي واكلمه الحته اللي انت قطعتيها من جوه ولما تيجي على الحته اللي هي كانت جايباها لك هي يعني تعبها وحد جايب ساندوتش بيقول خدي فتقومي بدل ما تاخديه ببقك وانت معروفه تحطي مكان اللي هي كانت واخده فيه تقومي تقطعي بايدك من ساندوتش حته وتاكلي من الحته اللي هي كانت مكان القطع عشان ممكن هي تتحرج او انت كده تزعليها اخ جايب لك حاجة خلاص انت مالكش نفس فيها جايب لك إز... جاب لك ازازه عصير هو جاب لك عصير وجيرك اصلا ما بيفكرش فيك فايه بتقول له لا مش هصام ياه كتر خيرك يبقى انت بص انا اصلا ماشي كمان شويه مشوار في حته مش فيها سوبر ماركت هاخده بقى عينه معايا ده انت قلقتني ده انا كنت شايل هم ان من... ايه هجيب منين عصير ده هناك بيبيعوا مع... على العصير غالي جدا ايه يا عم الج... انت بص ما فيش غير فيش منك اتنين وخدوا عينه الله عليه وسلم لما لقى الصحب ابن حسامه زعلان وبصو اتغير ما قالش ما هو اللي غلطان هو اللي مش فاهم دينه لقى الصحب ابن حسامه طالما زعل يبقى النبي صلى الله عليه فناداه فقال انا لما ردته عليك إلا ان حرم انا بس لابس احرامي وطالما لبست احرامي واحرمت ما ينفعش ولا اصطاد ولا تمن لك الصيد ايه رايكم الموضوع ببساطه خالص اخوك زعلان ولقيت وشه متغير مالك يا عم ايه اللي مزعلك أو زعلتك اول ما انت هتقول له كده اول ما انت هتقول له كده هو اصلا هينسى خالص ايه اللي كان مزعله لما صاحبتك هتلاقيها هيبقى قاعده جنبك وساكته ايه الجميل ساكت ليه يا عم مالك يا عم الوش عليه عليك وانت بتضحكي لا اسكن الله لك حصه مالك قولي لي مالك خير اوعى كنا اللي زعلتك على طول هتلاقيه على طول يعني اتحرجت بالذات احيانا في بنات مثلا فالنفسان اللي التالية تقوم سكتة وتقوم هي سكت عصادها وهو ما هو يا وقت بالها طبعا انا زعلانة وزي ما انا بتقود في الحيط اول ما تلاقيك انسانة طيبة ايه مالك ايه الجميل سكت ليه لا ما ينفعش كده ايه ما قدرش على كده ايه صاحبك لا ايه سوزاك عم ده حد بيعملينا جوح حلو اللي انت يا عم الدنيا ما ناش طعمه من غير فرفاشتك هو نفس لو كان زعلان او لو كان الشيطان بي لسه بيولع الولع... الولع هيقوم على رسولك لايه يا عم فيش حاجة ده أنا بس بذجي وحش وهتلاح حتى أمقلف كلام كده ما ليش أي علاقة بالموضوع جاري شوية وإيه وإيه الموضوع لأنه وقت فجأة حسب الإحراج أنه هو بيعمل حاجة مش طبيعية النبي صلى الله عليه وسلم بيجي يقول لك حاجة لكل أخت فينا طبعاها مش اجتماعية طبعاها مش فرفوشة قوي لكل أخ جد وما بيحبش الهزار وإيه المشكلة التانية أنه هو ملتزم أنه هو ملتزم وإيمانياته ما شاء الله عالية دخل الجامع وبدانا نقرا قران شويه خلاص الواحد بيمل الابن عباس قال ان النفس لا تمل وبدانا نهزر ونضحك مع بعض تلاقي كده الاخت كده من تحت لتحت مترفع عينيها وقامت رفع حاجب ومنزله حاجب وقامت باصه كده ايه يعني ايه, إيه, إيه ده اخ بص كده وهو مشاور بايده هل ده الدين تعالوا اما اقول مع النبي صلى الله عليه وسلم ونشوف النبي صلى وسلم عمل صلى الله عليه قال كان قال جابر بن سمره كان كنت جالس النبي, النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم مصلاه الذي يصلي فيه حتى تطلع الشمس فبعد الفجر النبي كانش بيقول لما يصلي كان يطيل الصمت ودي الحالة نفسية اللي بتحصل لأغلبنا لما يكون في مشاعر إيمانية عليها كان يطيل الصمت عيشة كده في قلبك في الملكوت السنة وقعدت سكول يا ربنا ومستشعرة معاني الذكر فجأة لقيت صحبات جنبك ما شوفتش اللي حصل ده البت صحبة فلانة عمل الجانب لا لا لا, لا. إزاي الكلام ده تقولون بصمم ايه ده ده منظر راس خارجين من جلس الضحى وبتكلموا في ايه قاعدين تتكلموا عن كذا وكذا و... وبنات مش م... طب يا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الموقف ده قال جابر وكان الصحابه يتحدثون فياخذون من أمر الجاهليه من امر ايه اكتبوا كده اكتبوا لي الكلمه دي فكانوا ياخذون من امر الايه الجاهليه بيتكلموا ايام كانوا كفار من امر ها اكتبوا فكان ياخذون فيه امر الجاهليه فكان بيعملين النبي صلى الله عليه وسلم لا بنت الاقصى ما كانش بي او مين لي كاتب فيضحك الشيخ محمد اه ما كانش بيضحك معهم لا ما كانش بيضحك فكان يضحكون يعني مش بيتكلموا في هدوء وزعلنين لا لا عادي بيتكلموا فاكرة ايه ايه قبل من اسلم لما في الوقت لما رحت لفلانه امت اتحكت عليه امت مش عارف ايه اهم آه اللي بيعملوه ممكن النفس الصلاة اللي بقيت عليه عليه بس قسرة الانتقاد مش حلوة مش د كانوا يضحكون ويضحكوا ما هو جيب يضحكوا على حاجه ممكن تكون غلط ويبتسم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه ده يعني خارجين من جلس الضحى والنبي صلى الله ما كانش بيضحك مثلا ده كان قاعد ساكت وهم قاعدين يفكروا حاجات من ايام الجاهليه مش بس كده وبيعيطوا لا دول بيضحكوا والنبي صلى الله عليه وسلم يبص لهم ويبتسم بلاش كده بلاش الجو الشديد ده مش هو ده اللي بيحبب بيحببنا في بعض مش هقول بيحبب اللي مش ملتزمين فيه ولا لا لا لا موضوع الغير ملتزمين دلوقتي انا بتكلم جوه جوانا وجوه بعض جوه الناس المفروض ان هي ملتزمه وعارفه طريق ربنا انا مش هحبك يا شيخ محمد وانت عامل عليا شيخ أنت مش هتحبي آمة الرحمن مش هتحبي آمان الأقصى وهي عاملة ما بينها حدود هتفضلوا بينكم الحدود على قد الشغل جوتوا الله مش, هت... مش هتصب روعة القرآن تفضل معاها وهي كل كلمة بتقفلها عليها شيخة وإزاي تعملي كذا ده احنا مفروض سمعين دروس ك... سيبيها هتتكلم سيبيها هتاخد حريتها أنا من أسس اللي اكتشفتها من أسس اللي اكتشفتها في الألاقات النجحة إن أساسها مش قايم على التوجيه أساسها قايم على ساعة الصدر وقدرة على حسن الاستماع دول أكتر علاقات بتستمر لأن أنا أكبر أزمة عندي أن أنا مش لاقي حد أحكي له مش لاقي حد يلاقي بصه عندنا ما شاء الله تلت تربع المجتمع اللي لابسة متبرجة قبل, قبل اللي لابسة خمار قبل المنقبة كلهم شيوخ كلهم شيوخ كلهم بيعرفوا وينتخدوا ف اكبر مشكلة احنا مش هقين حد يسمع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان جابر بن صمرة بيقول كنا بندحك ونفكر حاجات مجهلية ونبي يبتسم لينا مش هيدحك زيهم مش هيدحك زيهم هتقول لي يعني ايه هقولك يعني في وسطية ما بين انك انت تكون اوفر في الهضار وهنجيب دليل على كده على احترام مشاعر الاخرين وانك تكون شخصية نذيذة ومن أجمل مسامعات من أحد الدعاء من تعليق على حديث كمان جميل أو يقول لكم عليه يبين لكم جمال العلاقة ما بيننا ومن بعض توصل لإيه أخرجه البخاري في الأدب المفرد وصحاح الشيخ الألباني قال كما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبادحون بالبطيخ يتبادحون بالبطيخ فإذا كانت الحقائق الحقائق كانوا هم الرجال اقول لكم الاول ايه علاقته بالحديث اللي بقوله احد الضعافة انا بالتكلم في الحديث بقدامه وقال اجمل حاجة في الحديث ان الصحار كانوا يتبادحوا بالبطيخ بس النبي ما كانش يتبادح معهم بس ما كانش ينكر عليهم يعني حتى لو انتي ما انتش الموت بتاعك انك انت تتقفي البطيخ هنا وبعدها انا والشمام وكلمة يتبادحون اي يتقاذفون بالشيء الرخو الليل وده جزئية ايه بلاش الهزار الغشين بلاش الهزار الغشير خليكوا مع بعض الظراف فتحدثوا بعض بإيه بورقة بمش عارف بإيه حاجات إيه يعني حاجات ما دون إن هي تكون مؤذية فشفتوا الجو الجميل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقروا إزاي بلاش بالذات وقت الفسح بالذات وقت الفسح يعني النبي صلى الله عليه وسلم في لحظة مكانة النبي السيدة عائشة وقفت تتفرج على الغلمان الأحابيش وقفت ان هم كانوا بيعملوا عروض مصرحية عارفين الحديث ده ولا لا خلاص فنفسهم بيقول لها انت عايزه تتفرجي قال تستهين تنظرين ساعتها ممكن تقولي طب ازاي ان السيده عائشه تبص على على رجاله يا جماعه في وقت في في فرق ما بين لحظات السعاده ولحظات الموت ليه مش كل ساعه ده ده عرض مسرحي بيتم في مده دقائق وتمشي خلاص فخليكوا يزاز خليكوا عايزين تحب تفرحوا بلاش الإنسان اللي ما بتحبش تفرح تصمم إن هي تأصل من الدين المشاكل النفسية اللي عندها انت مش باجتماعية وتنحيش ترفرفشي ليه تضغطي على صحباتك ان هم تفاهمهم إن الدين إنك مفيش فسح ومفيش لعب ومفيش خروج وإن ده هو الالتزام مين قال كده عشان كده الصحابة كانوا يتبادحونا بالبطيخ إن لم يكنش يتبادح معهم بالبطيخ ولكن خلاص ايوان زي السرك مثل السرك السرك عملناه بضوابط شرعية كاملة حضر فيه م... ك... من... من كبار المشايخ في المنصورة خلاص من اول ته. ومن الدعوات من الدعاء النسائيات في المنصورة اللي انتوا كلكوا عارفين اسمائهم حضروا الفقرات كاملة من اول الاخر واستمتعنا وخرجنا من غير مناقص ربنا بس يعني الناس مش فهم الفرق ايه هو كلمة اختلاط وهل انا امراطي قاعدين جنب بعض فعرض لمدة ساعتين مش هيتكرر إلا كل سنة مرة جنب محمد حميزة ومرأة وإن ده اسمه اختلاط طب ما كده أنا مش باعه على المرأة جنبه فالمشكلة إن فيه ناس مش بتدور عشان تفرح هي جاهزة إن هي تتحرم على أصول عندها قديمة وكأنها بقول لها إن أنا هعزبك ده أنا بقول عايزين نفرح خلاص أيوان هناك الفرق من الاختلاط والاجتماع في كمكان واحد فنبي صلى الله عليه وسلم قد افق في حياة جماعة الدين متعة الدين سعادة واللي مش هيفهم الاخوة مش هيفهم الحدود دي خلاص يعني مش حرام السرك السرك يا جماعة اتو اصدقوا على السرك ولا ايه اصدقوا على نقصة السرك واللي بقول يعني مش حرام خلاص موضوع السرك ده موضوع كبير وفي ناس سخنت فيه وعدنا الشيخ حاجم نزل مقطع وقصل للناس الفكرة ودكتور غريب رض عليهم واتكلمنا فيه كتير مصيف لا مصيف لا, لا مصيف حاجة تانية احنا مصيف عندنا برضو بناخد مع بعض القرى سياحية بنقفلها على نفسنا وننزل مع بعض حمام حريمي مغلق للنساء وكده يا بصوا الدين دين الاختلاط اختلاط نظر المرأة للرجل فيه اصل فيه اصل دخلت سواء المركب دي حاجة بس زميلك في الكلية بس ابن عمك اللي كل يوم بتقابليه ساكن معاك في العبارة الاختلاط اختلاط الحرام حرام والحلال حلال خلاص ايوه ما هو مصير بضوابط بس الشيخ رافض برضو مين الشيخ؟ خلاص طب انا مش عايز اطول لان الجزئيات ديت كبيرهم هنا كبيرهم هنا انا من شكلك من دولة تانية بقى لان الظاهر كده مش ان انا مش ان عندناش في مصر حد شيخ بينظم حاجة يعني احنا, إحنا اصحافة بعد ابناني حاجات دي اطب عن اختلاط حرام الاختلاط حرام نصر المرأة للرجل بصورة عامة حرام مهمه والله يا شيخ الجزئية دي مهجوزية دي الظاهر رحضيك من دولة تانية خلاص عشان مثلا مش عايز أطول ممكن نكمل في الآخر بس عشان الشيخ رحمة الطير يخش لوقتي دع عقل يقول لي خلاص كفاية النبي صلى الله عليه وسلم من مصر أمال كبيرة مش واخد يعني باني من كبيرة هو أيا كان الوضع الضوابط الشرعية هي اللي بتقودنا خلاص الضوابط الشرعية اللي بتقودنا خلاص بنحفظ على لدينا وبنتق الشبهات ومننزلش في أوقات الناس يكون موجودة فيها اللي بيصيف, بيصيف حتى باللينا قلوه عليه ده وقت أو تسيزوا بنروح أثناء الدراسة خلاص بنروح أثناء دراسة منفصلين الرجال عن الستدات في كل حاجة خلاص من من يكون منع المصيح في وجود المحرمات الأخرى مهبص يا جماعة الموضوع دي يعني كل من حرم زينة الله التي أنزل العباء والطيبات من الرزق خلاص هل ممكن نحضر المحاضرة وصف نساء وصف رجال مش فاهم يعني إيه سواء طب بصوا أنا معايا كتير أنا أحسن أتكلمتي دارتين قبل كده في موضوع تأصيلات فأنا النهار صف نساء وصف رجال هي زي النساء النساء وراء والرجال قدام فأكمل معاكم بسرعة لإن كده الموضوع دي أنا عارف إن هي شائكة وبتمثنا وبتمث كلنا يعني إيه الحياة بالدين دي صراع كل واحد المفروض بيحارب فيه ان هو يط... او يعني يعني صراعك في انك انت تصل الى السعادة بالدين مع الشيطان فالشيطان بيحاول ان هو يكثر الاماكن الفساد وبياتي الفساد حوالينا احنا وظيفتنا ان احنا نصنع بيئات نعيش فيها هو التطرف وصل ليه يعني المتطرفين التكفيريين وصلوا وصلوا للي وصلوا ليه بسبب الضغط الاجتماعي عليهم فالتكفيري بقى تكفيري بسبب الضغط الاجتماعي ان هو حاسس ان الناس عقبة في الوصول الى الله انا بقول لا الناس مش عقبة في الوصول الى الله انا اللي انسان مش فاهم دين الله اللي يفهم دين ربنا هيقدر يبني بيئات ايمان صالحة ينطلق فيها الى الله بس لازم تفهم ان الدين دين عشان اللي بنقوله ده احيانا بعض الناس بتحاول تاخده كوسيل التسطر للتساهد لا كلام المراه مع الرجل بدون سبب لا يجوز الاختلاط لا يجوز نظر المراه للراجل بدون أي حاجه شرعيه او سبب او سبب واضح لا يجوز نرجع ونكمل معلش مع بعض سريع عشان ما اطولش النبي صلى الله عليه وسلم في المشهد الثاني بيقول لك في خليك جنتل خليك ذوق خليك حساس خليك رايق مع اللي حواليك النبي صلى الله عليه وسلم كان هيقضي حاجته بيبول يعني في جانب من في المدينة فمر راجل ورجل فقال السلام عليك يا رسول الله هل الطبيعي ان هو يلقي على النبي السلام ونبي تصلم في وضع زي دوت مش طبيعي يعني وضع أفضل خريب ازاي تلقي السلام على في وضع زي دوت فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ردش عليه هل ما ردش عليه خلاص يعني انت مثلا بتقرائك وتقولي أذكارك يا رأيكم في المثال ده وأكيد حصل معاك وأحين انتو بتعملوه بتقولي أذكارك ده والخشوع واخدك الشيخ محمد بقى ماسك, ماسك بقى اللي السباحة بيسبح عليها وقاقب بقى منطلق وعايش فجاء واحدة بسلامه عليك الشيخ محمد هلفرض يا عم ان انت إيمانياتك عالية جدا وما رضيتش عليه السلام وده مصطح وده حتى مش ماروش علاقة بالحديث اللي احنا نقوله على طول او مثلا بتقرأ آية الكورتي ولسا آية, آية الكورتي مخلطتش ترع بلاش انك تقعد تطول فيها وتقول عشان م... وفي الاخر تقول له معلش ايه اخي كنت... لا غلط لو ذا انسان كنت بتحبه كنت تتجاوزت بسرعة ان ابت صلم في وضع يخيئ لي ان هو مي يلقيش ما يردش للسلام خلص الان قد حكته ونزل الصحابي قال كرهت ان اذكر الله الا على طهر قرهت كرهت ان اذكر الله الا على طهر أنا مع... وانا بقضي حكتي خلينا زوء وخلينا لزاز وزراف مع بعض عشان نقدر نكمل في أخوتنا عشان نصل إلى منابر النور ايه كمان هنتكلم فيه الأزمة اللي كلمنا عليها قبل كده أزمة كيد الشبسي أزمة طبق اسمها ايه المدورة ديات اسمها ايه الحلويات لقمة القاضي ولا الزلابي أو كده خلاص الحاجات اللي شبه ديت النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا في, المش... في مشهد من المشاهد اللي كلنا بنقع فيه بيسبب لنا مشاكل او المشهد اللي لما بيتكرر بيكرهنا في ان نقعد مع بعض ليه قاعدين مع بعض وجايبين بقى طبق زلابيه او كيس شيبسي وقاعدين مع بعض وكناويين نقعد فيه واحنا بنسمع بعض بعض ايه درس جميل كده فجاه في 5 دقائق طبق الشيبسي خلص طب ليه اصل فلان عشان قاعد بعيد شويه عن الطبق امكابش كبشه كبيره حاططها في ايده الشمال وقاعد ياكل فيها براحته وفلان عمل كده فاللي ما اكلش يبقى مستاء ايه الموضوع ده ليه اصبع ماوش لاقي شيبسي وشايف 3 بشوات قاعدين كل واحد فيهم ماسك كبشه في ايده هل ده صح قاعدين في مطعم وحطوا ساده طبق طبق هل ينفع ان واحد يقوم واخد 3 4 صوابع حاطهم في طبقه لا ما ينفعش الطبق ده محطوط لكل الناس مش ليك انت لوحدك طب في توجيه نبوي للجزئيه دي اه في توجيه نبوي للجزئيه دي الموقف كان موقف عملي عن جبل ابن حديث متفق عليه ببخاري ومسلم قال أصابنا عام سنة مع ابن الزبير عبدالله ابن الزبير كان معاه التابعين وكانوا قاعدين في عام الدنيا في قليلة الكير الدنيا قليلة شوية في الساعة الرزق يعني الناس مدياتهم مش كويسة زي العام اللي احنا فيها كده وكان عبدالله ابن عمر رضي الله عنه مرم بنا حين رزقنا طمرت ربنا رزقنا حب الطمر كده فتحطوا ما بيننا في اللحظة دي عدى ابن عمر ابن عمر أصل لقاعة ده ممكن تخليهم يخسروا بعض صح ولا غلط مشهد ناس ميتة ابن الجوع وتحطوا صادم حب الطمر الطبيعي اللي بيحصل هب الكبشة اللذيذة وخمسة وطر وسبعة وطر وتسعة وطر ويقوم واخدهم ومشاهد الله عبال ما اخر واحد ياخد لو مثلا واحد واحد مسج الطبق وناس بواحد ما يليه نفسه لنفسه وهيليكو معادي قدامك خمزة ستة في فعش مشهدي خليني مع قط شطيئ عاب معاك تاني معنا كل مرة بنتقاسل مع بعضك في فوسه اكل وانت تحرجني ايوان هجوم فجأة لتنسف الاكل فالمشهد اللي معانا ماشد ابن عمر. لا تقارنوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاقران ثم قال إلا أن يستأذن الرجل أخاه خلاص انت عارف ان انت هتاخد طبقك اصل رجليك بتوجعك زي ما كانت لسه معانا من كام يوم قاعدين ناكل مع بعض انا واصحابي وكنا يا جدعان بقى فسخ في ورنجه و حاجات اللي هي الزفاره ديت وايه وفي واحد العافيه مراته رضيت ان احنا نطلع على السطح وناكل واحد صاحبنا قال انا رجلي وجعاني فايه اللي حصل قام واخد رنجه وفسيخه وسردين اخذ حاجه في طبقه واستاذن ساعتها لو هو كان جه ما كانش فيها ساعتها الاربع رجاله لو كان انشد واحده يعني احنا عادين تب... 8-9 مع بعض ناكل اكلها مابنعرفش اكلها في بيوتنا ومراسطنا كلها رمي انا بره لو ويتل... قلت المرة اعيز اكل في... في الرنجة ولا حاجة تقولي بره البيت فحاجة لنفسي فيها خلاص فتيجي انت تقوم جاي احنا حطيه قدامنا مثلا عشر رنجات ولا مش عارف كم ايه تقوم واحدة واحدة واحدة طب هي اصلا مش جاي بالعدد فايه تاخد ايه حاجة حاجة تاخد على قدك تاخد حتة بحتة فيبدأ ان كله يأكل مع بعضه وكله يشبع مع بعضه فالهديل بتقول مش فاهمة مش فاهمة ايه او السلسبيل برضو بتقول مش فاهمة مش فاهمين ايه نكمل مشهد قلناه حديث الاقران ان ابت صلم قال لا تقارنوا يعني في قدامنا كي الشبسي كي الشبسي محطوط في النص مش هيجري نعمل ايه ناخد شبتيايه وشبتيايه شبتيايه وشبتيايه خلاص وصل كده حديث اخير كنت بادئ بيه الدرس عندي في مسجد فقلت ايه ماذا عندما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من مصريه ايه اللي النبي صلى الله عليه وسلم عامله لسيده مريم القبطيه مميز مميز ليها عندما تزوجها هل كان في ميزه ميزها بيها المصريه طبعا الحديث ملوش علاقه بمصر الحديث فعلا ليه علاقه بكونها مصريه ولكن احنا بنستشهد بيه في جزئية مراعاه اللي حواليك في جزئيه احترام نظام اللي حواليك انت ليك نظام وصاحبك له لينظ... ايوه مراعاه الفروق انت طبعتك بتحبي وانت بتاكلي تحطي مثلا الرز على الشوربه وانت وصاحبتك بتاكلوا في طبق واحد هي ما بتحبش كده ما فيش حاجه اسمها انك انت تمشيها على مزاجك لا اخدي معلقة الرز وحطيها في الشربة ويكليها ما تفرضيش عليها حاجة انت بتحبي العصير بسكر زيادة لا حضرتك بتحبيه بسكر زيادة تعملي الأول العصير بسكر قليل وتصب صحباتك بعد كده تحطي ايه تحطي سكر زيادة على الحبة الأخيرة بتوائك وتضربين في الخلاط خلاص فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجت في إيضا ماريح نجد لكم نص الحديث فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءت السيدة ماريا من حيث مكان مليء مكان مليء بالبحار والأشجار جو جميل جدا فجاءت السيدة ماريا القبطية جاية من مصر بلد النيل ريحة المملكة الجزيرة العربية وجوها الحار والشديد هل لو هي جاءت من هنا قعدت في نفس المكان الثاني تغيير الجو أكيد تفضل تقعد تقرأ طول ما هي قاعد عمال على بطال بتقرأ جسمها, مت... جسمها كان بيعرأ عند درجة حرارة معينة هي الوقتي بقت في ضعفين الدرجة الحرارة اللي هي كانت متعودة عليها بالنسبة لها فصرة عالية النبي صلى الله عليه وسلم عندما تزوج مدارة بالقبطية وكان يعلم أن مصر بلد النيل فلم يسكنها حول المسجد النبوي ولكن أسكنها في العوالي منطقة في المدينة فين؟ في العوالي العوالي لأنها عالية لان علوها بيخليها فصة ومية البحر بيخلي الجو جميل شفتوا بقى ان احنا واجب علينا ان احنا نراعي مشاعر اللي حوالينا ونحترم خصوصيتهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تاني بيأكد لكم نفس المعنى كان قاعد النبي صلى الله عليه وسلم يوما جالسا فدخل ابو بكر فلم يعدل جلسته فلما دخل عمر لم يعدل جلسته فلما دخل عثمان تهيئ النبي صلى الله عليه وسلم قعد كده النبي صلى الله عليه وسلم قعد متهيئ وعدل جلسته فلما سئل فقال ان عثمان رجل حيي كان في حديث تاني شبيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان حاسرا عن سخريه كان رافع الكلابية بتاعته عرف ان سيدنا عثمان اول ما يشوف المنظر ده هيقوم على طول حضة رأسه في الارض وهيتحرج ما تقولش يعمل محروج ليه يا عامل ما تخشن شوية كده ما تجيش وعد صاحباتك تعدمي وتعملي قصادها منظر هي تتقرس منه وتقولي في ايه ولا بعمل ايه ما كل الناس بتعمل كده لا غلط مش عايزين نفضل صحابه مش احنا عايزين خلاص لا الحديث اللي انا بقول عليه ان عثمان رجل حيي غير, غير حديث تستحي منه الملائكة ده حديث تاني فالحديث اللي احنا معنا الوقتي بيقولك مش انت عايزة بتبقليك يا صحاب كتير مش عايزة لما تبي زهقنا السا تخشي تبصي على الوقت كده تشوفي مين لم صاحباتك عامل متصل الان وتتصل بيها وانت عارفة ان هي نفسها هتبقى فرحانة بموكلمتك هتبقى عارفة ان انت شخصية لو قلت يا جبنات انا زهانة وعايز ننزل مثلا اغير جو مثلا او ننزل مع بعض مثلا نحضر درس الاحد الدعاء تلاقي حد ييجي معاك ويكون فرحان بصاحبتك اسمعي الكلام اللي بقول عليه ده نافيزي اللي بقول عليه ده بناش فرض الطباع على الاخر مش هنقدر نكمل نفس الرسالة اللي بقولها لكل بنت فيكو داخلي على جواز وكل واحدة فيكو متجوزة ما تفردش طباعك على جوزك مش, هت... مش هتمشي الحياة كده واللي, ما... واللي معانا متجوز او نوي يتزوج بلاش تفرد طباعك على زوجتك الدنيا مش هتمشي بالدراعة واللي هيمشي بالدراعة النهاردة بكرة لما الحاجة او الاحتياج اللي كسر ان هو يقبل هيروح هو اللي هيردلك التقصائين والقلم فخليناه نتعامل بهذه النبي صلى الله عليه وسلم اللي نشر الحب ما بيننا فتوافق الطباع ده هو حاجة مهمة جدا ولكن حتى لو ما فيس توافق طباع الدين حطلنا حدود لو رسمناها ما بيننا هنلاقي ان هي جسر بيقرى ما, ما بيننا كلنا حديث ثاني <تصفيق> النبي صلى الله عليه وسلم بيقولك فقضية الزوقيات في التعامل لا تأتوا البيوت من أبوابها انا ازاي مش الحديث وقت البيت... والآية في وقت البيوتة من أبوابها لا ده القصد الحديث ده قصد تأصيل في البداية اللي بدأت فيه قد حبقت محبتي للذين يتزاورون من أجلي الناس اللي بتتزاور الزيارة في الله مش عشان خاطر هم عريب ولا هم ناسيب ولا بينهم مصلحة طب يا طب أنا قررت خلاص لأنني نفس الحديث ده وقرب من صحبي يا طرأ أنا هعمل إيه؟ لما ابتأ زوره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأتوا البيوتة من أبوابها ولكن ائتوها من جوانبها فاستأذنوا فإن قلنا لكم فادخلوا وإلا فارجعوا لما كون رايحة بيت صاحبتك صحب مش قول ما تفتح الباب مو فجأة أنا مين تقوم الباب ودخله فريدي زوجها كان ماشي وراها لسه مثلا خارج من حمام ودخل القوضة ابنها لسه بيلبت هي لسه كانت بتشوف مين وكانتش لسه جاهز لما توقفي وقفي في جنب الباب ما توقفيش في مواجهة الباب لأنه ممكن في لحظة ارتباك ما فيش حد يواخد باله فالدين بيقول لنا قربوا من بعضه ما تقلقوش اتصحبوا ما تقلقوش تفروا مع بعضه ما تقلقوش انطلقوا ما تقلقوش أنا أحطي لكم خواعد تحفظ على علاقتكم مع بعض وهنا خلصنا مع بعض النقطة التانية وهي اللمسات الاجتماعية اللمسات الاجتماعية باقي آسف قضية الزوء والإتيكات في التعامل مع بعض ابتدين من أول لو حد بيكلمك وانت لقيته زائل منك هتعمل ايه؟ ثاني حاجة كلمنا لو انت إيمانياتك علي يا عم الشيخ خلاص ويامهنة يا مهنة هتعمل ايه في اللي حوليك اللي إيمانياتهم قليلة زي ما انت كانت إيمانياتك قليلة مبارح خلاص كذلك كنتم من قبل في مان الله عليكم بتعمل ايه؟ لو انت شايف الموضوع مش متحك بالنسبالك اللي هو بيتحكوا فيه على الأقل بتسمى قلنا انه متهذر نظار مش على كيسك على اقل ما تأيه ما تنتقدش طالما ما فيش فيه اي تعدي على حدود الاخر لقيت حد تعدى حدوده معاك زي واحد بيسلم عليكم توقف وقت اذكار الصلاة على اقل بتسم ليه او اضحك او بعد ما تخلصنا ديه لقل له انا قاسف انا كنت بذكر ربنا وبقرأ ايه ما كنتش عايز اقطعها قلنا جو جميل وعاديين مع بعض الصهرانين صهرة بالليل حلوة مع بعض وبنتحك ونظر وجبنا الشيكيشيشيشيشي جبنا الجلبيا جبنا طبق الكفتة مافيش حد يتعدى حدوث الاخر بانه ياخد 3 ا 4 واحدة واحدة جينا بعد كدة وكلمنا على مراعط الاخر كل واحدة فيه كلها طباعة في واحدة فيه ما بتحبش تسمع انا شيد مثلا حزينة ما تقول لا هتسمعك غصبا عنك لا لازم تحترمي طبيعتها عندك واحد صاحبك مثلا ايه نفسي وانا بقول لكم الامثلة دي انتوا تزودوني انا نفسك اكتب وراكم مشاكل قبلتكم انا لما قول الدرس دا تاني تساعدوني ان انا كون اكتر قوة في اسقاطاتي الوقعية من خلال مشاكل اللي حصلت لكم فاضية الاحراج وعدم ويعني ايه وعدم احترام خصوصيات الاخر قلنا فيها حديث النبي تصلم لما اسكن السيدة مارية في العوالي وقلنا احترامه لمشاعر سيدنا عثمان في شيء ليس فيه أي حرام و بعد كده خاتبنا قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تأتوا البيوت من أبوابها ولكن إيطوها من جوانبها بلاش لما يكون رايح لواحد أول حاجة تبدأها أنك انت تجرح مشاعره نبدأ مع بعض نشوف بعد ما بقينا صحاب بعد ما بقينا ننزل في وسط الناس ونحبك نفسه و أنا حدث والله مفروض إحنا نخلص لأنه قلت لكم حيث كده أنه كده يبقى كتير قوي لأنه احنا قلنا كده واحد اثنين ثلا� خمسة، ستة، سبعة، حوالي 8 أحاديث والدرس اللي قبليه 10 أحاديث نكمل ولا ايه؟ نكمل ولا ايه رأيكم؟ نسيب مرة كمان؟ نكمل ولا نسيب مرة كمان؟ ما هو مش قضيت ان انتوا فرحلين بالكلام او لا انا خايف ان انا كون بضغف عليكم كده فايه رأيكم؟ انا حاجز ان يعني أنا الكلام اللي قلته يعني كان كتير قوي لي مرة مره كمان ها مره كمان ها كمان, كمان. يا ريت يكون وقت لتقال. انا محتاج اسال نقطه المصيف واجتماع الراجل وزوجته حاضر اقولها لكم ماشي بس انا مش انا اللي بكلمكم انا مش بتكلم مسائل فقهيه انا غلبان انا على مستوى الفتوى ولكن انا استفتت الدعاء في الحاجات دي فاقول لكم انا ايه انا استفتيت وكانت الاجابه ايه عشان يكون فيه وقت الاسئلة وتفاعل يعني ماشي كده كده مش بنفتحنا من الاسئلة قوي الا في الباب بتاعنا حاضر خلاص طاكلنا عبدال المرة جاية هقفل معاكم الباب ده بس المرة دي هيبقى فيه واجب شوية بقى تفاعلوا معايا لان طبعا انا هبهدلكم في الاسئلة في الامتحان في الجزئية دي دي الجزئية اللي انا هحاول على قد ما اقدر يعني انا هجيبلكم كده حديثين مثلا في الحديث ده واسكوريلي مشاكل ان الحديث ده بيحلها وتكتب لي مشاكل عملية قبلتك بحيث ان احنا نطلع بتطبيق عملي للناس برا نحللهم مشاكلهم بالدين خلاص يبقى نقص اللمسات الاجتماعية فيها واحد اتنين ثلاثة اربعة خمس ستة سبعة تمانية تسسة عشر احداشر حداشر في مرة جاية احداشر حديث في اللمسات الاجتماعية مواقف الاجتماعية الحديث طبعا بتحفظ بصوا كلكم واحدس الاخوه والاتيكيت والمعاملات ديكم ثاني دي بالنسبه لي ديني انا بالنسبه لاحمد سعد دينه انه يوصل للناس ذوق والتعامل في علاقتهم ببعض ان انا نفسي ان نبقى ناس فعلا مش وصمه عار على الدين احنا عايزين مره نعرف ازاي الاختبار الامتحان <تصفيق> اه ما هو كده كده انا هسيب لكم العيد وبعد العيد باسبوع تلحقوا تذكروا فيها ما بس انا معايا دلوقتي ركزوا في الاحاديث دي، الحديث دي اغلبها جديد وانتم ممكن بعضكم ما سمعهاش قبل كده. ابتداءا من الدرس اللي قبل الاولاني اللي اتكلمنا فيه من القران قيمه الاخوه وان الاخوه جلست اعدتكم مع بعض هتبقى يوم القيامه مفضله عن قعدتك مع وصيفتك من الحر العين قاعده سرحلك بشعرك وتعمل لك توكك ان وتلبسك فساتينك وتقول انا عايز الفستان ده فيه هنا سنه فوشيا وهنا عايز الفستان ده فيه تحط لي عام ريش نعم ده متعيسك في الجنة مع الحرور العين من وصفاتك ومع زوجك لا هيبقى منها أكتر أنك أنت قاعدة إخوانا على سرور متقابلين خلاص فاتكلمنا وقصنا القاعدة دي وقصنا قيمة الأخوة عند سيدنا موسى كان بيعتبر الأخوة وسيلة من وسائل الدعوة ولا ثابت من ثوابت الوصول إلى الله المرة اللي فاتت اتكلمنا عن درس بعنوان ارسم نفسك, ارسم نفسك المرة دي اتكلمت معاكم في قضية التطفل وقضيه الذوق في الإسلام اللي هما تحت عنوان الايتيكيت تحت عنوان ما ايه رايك خلينا نفضل اصحاب يعني ايه فكره ازاي نفضل كلنا رجاله اخوه والاخوه مع بعض والاخوات مع بعض البنات مع بعض الاولاد مع بعض يفضلوا اصحاب ازاي عن طريق ان هما يلتزموا القاعده المره الجايه هسرد لكم هشرح لكم اللمسات الاجتماعيه وهسرد لكم الحديث اللي تسمعوها بقى كتير جدا جدا من الدعاء في فضل الاخوه في زي ما قلتلكم قضية الأخوة اكتشفت أن آخر حاجة تتكلم فيها آخر حاجة آخر آخر حاجة تتكلم فيها هو فضل الأخوة في الله أخوة إيه اللي أنت جايبها تتك... أخوة إيه اللي أنت جايبت تتكلم عليها مع واحد أنا مش طيق أصلا أتعامل معاه واحد ما, بي... ما بيحسش بمشاعر اللي قدامه واحد أهم حاجة عنده نفسه فكانت لها تبقى وقفة مهمة جدا مع بعض في قضية العلاقات حديث عيدونكم المره الجايه في يديص العلاقه مع بعض هو ينفع المره دي كانت اتقال وينفع المره الجايه يتقال حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابو داود خرص صلى ومن خاصم في باطل وهو يعلم ان خاصم في باطل ولم يعلم اللي فيكم خاصم صاحبتها وعارفه ان صاحبتها مش قصدها مش قصدها لم يزل في سخط من الله حتى ينزع يعني ايه يعني اللي جزها بينما هو مش راضي عنها بيتمتل بالبتات الملائكة بتلعنها واللي فيكو متولية كبرها مع صحبتها ومخصمها ومقومة الدنيا وعارفة ان صحبتها ما هياش قصدها قال الله, الله لم يزل في سخط من الله حتى ينزع ومن قال في مؤمن ما ليس فيه اسكنه الله رضغة, رضغ رضغة الخبال حتى يخرج مما قال حديث ثاني وَمَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ حديث صح... صحّح الشيخ الألباني ومن خَاصَمَ في بَاطِلٍ وهو يعلمُ لم يزل في صخة الله حتى ينزع لغاية ما تفوقي وترجعي فالني فيكم خاصمة صحبتها الوقتي وهي عاملة من الحبّة قبّة وهي عارفة ان هي الموضوع ما كانش قصد صحبتها وان الغلطة كانت من عندها بس عارفين بقى لها دي نفس وفلم اللي هو ايه اللي هو اللي اللي ياخذ حق اخيه بسبب حسن لسانه هو نفس المشهد مشهد أخت بتق بخدوم بالصوت وهي عارفه كويس جدا ان ايه علناها علمت على اختها بجد لان تذالك في ثقه ان من الله حست تنزع هذا العمل ومن قالت في مالي ما قال في مؤمن ما ليس فيه البنت دي خنيقه قوي ايه ده كذابه ما تبطلش كذب دي إنسان ما عندهاش دين دي خلي بالك أصلا ما بتصليش أنا ياما عدت معاه عمرها ما شفتها بتصلي خلي بالك البنت دي اصلا بتسارك على التلفزيون وهياش ملتزمة أصلا خلي بالك دي بتضغط مع بناتها مع أولاد عمها وبتهذر معاه وبتتكلم على طول أصلا في بيتها اختلاط واقعدي جدا ومن قال في مسلم وفي مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال اللي فيها عصارة أهل النار صديد أهل النار حتى يخرج مما قبل هايدلكم الحديث دا المرة الجاية خلاص اظن كده خلاص توكلنا على الله عشان بس النهاردة ما نطولش حد عايز يسأل في حاجة في الجلقيات دية او عنده مشكلة مع حد سريعا كده لغاية ما الشيخ أحمد طهر يخش يطب علينا لا شيخ أحمد طهر نور شيخ أحمد شيخ أحمد طهر خلينا لغاية ما يزهر اوه ما يزهر يقوم داخل علي من يبقى لنا كلمتين كده اوه ما نقفل على طول واللي ألوه في موقف الاجتماعي يعني مش فاهم كلنا عندنا فيه اقتراح اللي حان يكون في الفرق بين واحد والتاني اسبوع رقاة تفعيل الاتراح ده حاضر أبلغ إن شاء الله دكتور حازم والدكتور محمد عبد الرحمان حاضر حد عنده حاجة تانية المعهد مش حابينه كده ما هو نعمل ايه مشكلة النت النت تفعله ضعيفة و أغلب اللي بيتعاملوا رجال مع نساء يعني ضيط التفاعلات حتى من وجهة نظري اللي أنا مش عارف اندي قصدك إيه التفاعلات محدودة و زيطة الرجل وزيط في مكان واحد مع إخوة آخرين ده اجتماع ده زي مع بعض زي, زي في مكروباس مع بعض زي طالعين سوبرجيت مع بعض خلاص دي إيه دخل ده بالاختلاط يعني الصحابة خلاص يعني أسألك سؤال الحج اختلاط؟ خلاص الحج اختلاط كان فرق بين الاختلاط اتنين بيتكلموا مع بعض وكلام واحتكاك في تفصيل لمعنى كلمه الاختلاط فلما حتى في يوم السيرك واتكلمنا فالدعالي كانوا موجودين كلهم قال له المشهد ده مشهد اختلاط ده شتان خالص ما بينه وبين الاختلاط نعم ولقاء دكتور حازم لنا انا يرجع ويتم البث بالغرفه بدلا من الفيس الله هو شيخ حد ما بيجيش ما بيستش من الغرفة يوم الاربع ما بيستش من الغرفه أنا ما اعرفش والله بيبيت فين اه لا حاضر اكلمه في في الكلام ده حاضر في في فيديو قصير للفرق بين الاختلاط والتعامل للشيخ الطريفي الشيخ الطريفي ده عسل ما شاء الله عليه انا برضه اسمعوا ما هو احنا الرحمن انا برضه مش فاهم إنت ايه اعتراضك و ايه يعني كلميه بصوره ايجابيه و الاثنين مع بعض فضلا هو وعدنا انه يبس غرفة ممكن متي خلاص حاضر انا اكد عليه ضروري انه يبس من إن شاء الله يوم الاربع من الغرفة الردود ماش معي والله دكتور حازم رد بمقطع على الاخوات اللي كانت سألت و دكتور غريب رد برضو هو كلمني بالليل واستفسر عن شوية حاجات و انا فعرفتها له لانه ما كانش حاضر و رد يوميها وياليد بنسمعه فيه عاوزين نرجع تاني زي الأول طب ماشي قامة الرحمن والضحيل انا مش فاهم والقصدك ايه يعني إيه الإيه الإيه النقطة اللي انت شايفاها ان هي افتقدت وما فيش نعم وده لسه بتاع القرض أيضا. أيضا. ايضا نعم فيه نفس المعنى بتاع الخميس اه اه شيخ طبعا نتكلم بنات جننوني اظن ده درس خميس درس افتح قلبك ما يا شيخ محمد الشيخ بطل يدخل معانا في الغرفه حاضر هكلمه الاحساس بالدرس المباشر والتفاعل حاضر هكلمه في الجزئيه دي اسجلها حالا دلوقتي هنا في الموبايل له احنا عندنا مشاكل لو حاجة تخص الاخوه وعلاقتكم مع بعض ومشاكل في لو مع اصحابك ازاي تحل مشكلتك مع صاحبتك اللي انت بتحبيها بس ضاعكم في مشاكل دي انا معاكم فيها امم في حد قال حاجة أمات الرحمن ما قالتش إيه اللي هي كانت افتقدته في المعهد ومش موجود حد عنده حاجة تاني فعلية يا أخواننا حد عنده حاجة فعلية أمات الرحمن حاضر أه لو قصدك على جديدة الشيخ حاجة انت على الله ما فيش مشاكل هكلم الشيخ فيه إن شاء الله خليه يبث يوم اللارضة عم عندكو برضو إزاي مش عارف بس إن شاء الله خليه بس إن شاء الله ملفس والوطس مع بعض وطلعت متفقة مع المسؤولة عنها انها تتأخر منت الأقصى مش فاهم إيه الكلام ده صاحبتي اليوم فاهمت إيه؟ آه فاهمتها غلط إنها تأخرت وطلعت متفقت مع المسؤولة عنها إنها تتأخر تمام إيه المشكلة بقى أخت اللي هي أهلها ضغطوا عليها بخصوص الدروس وفصلوا عنها النت عنها وهي راضية واثرت ذر والديها ربنا ان شاء الله يرزقها خير من هو دروس النت درس جنب بيت مسجد جنب مسجدها وصحبه جميله ان شاء الله تبدلها خيرا من ذلك بنت الاقصر مش فاهم المشكلة اني شديت معاها جامد وقلت لها بتفضلي المصلحه على المصلحه العامه الحل ببساطه يعني انت حاسه انت غلطتي فيها بنت الاقصر انت حاسه ان انت زعلتيها حاسه انك زعلتيها شويه بصي لم اجد مع اي انسان يستحق الاحترام خلاص اه هي طبعها كده لازم توزنيها خلاص بطرق بترو... بت لازم توزنيها في ال لازم توزنيها في الكلام يعني تقولي لها شفتي بقى انا اهو شكلك زعلت مني مع اني اتعلمت منك الشده والنظام و... يعني بص اللي هو فكره ان اللي بيتكلم لازم يكون ذكي في الوزنة لا أختك لا هي غلطانة هي طبعها جديد ومش قبل, مش قبل التعامل بنفس الموضوع طب هل الحل ان انا قابل الشدة بالشدة لا نعمل ايه ينفع كده اي ينفع كده ده انا يا ستي اتعلمت منك الانضباط والشده لما حد يغ- لما حد يتشد لما حد يغلط وانت ما شاء الله عليكي على طول لما بتلاقي حد بيعمل كذا كذا بتشدي عليه بس يمكن انا بقى اسلوبي مش حلو زيك في الانتقاد او في ال... يعني النصح فيا ستي ما تدعيليش مني كده انت علم... يعني ب... يعني بكلام الناس العاديه علمتي عليها يعني انت وصلتي لها ان ده اسلوبي وده اللي انت بتعمليه بس يا ستي يمكن انا اللي ما عملتش بالجمال اسلوبك اللي انت الناس واعتذارتي وفي نفس الوقت اصلت القاعدة تقولك لأ بس انا ما عاملش كذا لا او ما انا عارفة والله انا عارفة ان انا ممكن اسلوب جزيز شوية ستة ما تدعليش مني هتوقت تدفع عن نفسها ما تدعليش ايه لا خلي مالك انت كذا لا خلاص جريها ولا فعلا انا ممكن اسلوب مش حلو زيك وانا عارفة ان انا جزيزة شوية ستة بس ايه ما تدعليش وصلت وبكده هنقدر ان احنا وصلت انا ضد ان معنى الاخوة خلي خدك مدا عزة على الكافرين أزلة على المؤمنين دي فيها تفصيل لأن في الآخر الناس الناس بتوصل لمرحلة هي تكره قضية الأخوة في الله ففي درجة من الحض والموازلة في العلاقة والإيجابية في العلاقة أهم من السلبية يعني من قالك أنك أنت لما تسيبي الإنسانة اللي هي تتعدى على حدودك تتعدى على طول هي بتفرح كده يعني أتألكم سؤال هل الستة بتفرح بالزوج الضعيف؟ اللي هي كل ما تقول له حاجة حاضر عايزين كذا حاضر طب ما تقول انا مش عارف ايه حاضر تزعع معاه حاضر هي الستة ممكن ده بنسبانها صورة بس هي في حقيقة لا عايزة الراجل عايزة الراجل الستة عايزة يكون جزهة عنده قوة وعنده قوامة حقيقية فالمشهد اللي احنا بنقصله ان السلبية ليست حل للوصول لعلاقه الجيده ف الانسان بيدور على اللي بيساعده قال موسى عليه السلام واجعل لي وزيرا من اهلي يعني ايه وزير وزير اصلها من الاذر الاذر اللي هو الظهر الاخ ضهر ليك سند ليك فلما انت تكوني عارفه ان في واحده صاحبتك بتروحي تتفضفض لها ان هي زعلانه من فلانة وان هي عاملة كذا اه اه اه اه خلاص يبقى انت الوقتي بتغلطين بس تصدقي انا برضو حس ان انا ظلمتها وان انا برضو جيت عليها اه فان انت ظلمتها يعني اقولك ان انا اللي ظلمتها تقولي اه اقولك هي اللي ظلمتني تقولي اه انت نفسك بتتخنقي ولا لا فقضية الاخوة ما هياش حاجة معناها حط خدك مداس وسائس اللي قدامك لا لازم في درجة من الإرجابية هتخلينا نكمل مع بعض تمام؟ فدي تأصيل ليه؟ الحقيقي للأخوة والعلاقتنا مع بعض هتعتذري ومش هت... هتعدب كتير ومش هتفتحي مجال الجدال أصلنا مع بعض في الدرس اللي فات أنا زعيم وبيدن في ربط الجنة لما انترك الجدالة ولو كان محقة خلاص هنعد المشكلة ولكن في قواعد لازم تتأصل عشان نفضل مع بعض جزائكم الله خيرا كل واحد وواحدة موجودين يسيبوا قبل ما يمشوا الورد بتاعهم حد عايز حاجة؟ حد عايز مني حاجة ثاني؟ خلاص ارجو التفاعل على المنتدى انا بقيت بكسر اخش المنتدى بيجي احديث جميلة معي الم... ال... انا بذاكر أنا, خلالك... انا مش بدي لكم حاجة انا, أنا كل ذاكر جديد لسه في اللي انا بديه لكم فالمتفاعلين معي على المنتدى أربعة خمسة فنحاول أساعدكو في عمل بيئة جميلة للمجموعة بتاعها للدرس بتاعنا في على المنتدى اللي عايز يكتوب مشكلة نرد عليها ان قدرت ما قدرتش أخلي دكتور حازم هو اللي يرد فيعني نوع من أنواع التفاعل لو أنتو حبين على المنتدى بس أنا مش هتفاعل إلا ما أنتو ألاقي كنتو متفاعلين بحس ان انا يعني ايه احاول لان المشكله الموبايل بتاعي ما بيخشش على المنتدى مش عارف ليه اخر الصفحه الثامنه الثامنه ووقف فبضطر افتح اللاب توب مخصوص سؤال لاخت قولي للشيخ اخت صدرها حزن من اخت لها وهي لا تريد ان تحكي خلاص توكلنا على الله خليكم زي ما انتم زعلانين واخيرهما من يبدا بالصلح تاكدي ان الموضوع له حلين معايا الموضوع له حلين مشاكل في صميم الطباع ومشكلة عارضة مشكلة في صميم الطباع ومشكلة عارضة مشكلة في صميم الطباع بتحل بصورة غير مباشرة يعني انا زعلان من الشيخ محمد حميدة باجي الدكتور محمد عبد الرحمن أقول له وصل أنا بارح كنت زعلان من واحد فعلا وبلغت الدكتور حازم ومتال دكتور حازم الموضوع تعدى حدوده من الزعل أنا كنت مطنش وما تجنبه الظاهر انه ظهر علي التجنب فبدأ هو يخط بتجاهل مني وشكله في حاجة معينة اللي ويندلت مش راضي يقرب مني فيها فشكله زعلان انا لو وجهته مباشر مش شايف ان هي جميلة وانا مش بلعها فبلغت الدكتور حاذب مبارح اللي ان شاء الله خلاص انا هقابله وهوضح له الجزئية دي من خلالي انا فده بسبب مشكلة في طبعه لان فعلا الشخص ده اشتكالي من لما فتفضت مع واحد قبل كده قال لي نفس المشكلة دي عملها قدامي فكذا لان الواحد ده قريب منه قال لي عملها قدامي وانا رحت وقلت له عليها برضو هو ما استكبش لانها طبقة فيه في مشكلة تانية لها ليست في صميم الطباعة هي مشكلة عارضة مشكلة عارضة التلميح الخفيف والتطميش الكتير التلميح الخفيف والتطميش الكتير خلي بالك انا كنت ازعلانة لما انت اتكلمت في وسط الناس وما رضتيش بس هاعديها وإحنا في العمرة كان فيه صديق ليا طلبت منه قبل الصحور في رمضان زبدياكت معاه فمرضاش فهاني لقا معايزها وفي الاخر ما أكلهاش فجاء طلب مني طلب وأنا طبعا ما أفزع عني جدا فجاء طلب, طلب مني طلب مشابه لكده بعديها بكم يوم هقول له يا عم, له يا عم خدها بدل مركينها زي الزبديايا اللي انت مرضتش تدهاني وفي الاخر ما حدش أكلها وترمت قال لي يا الله هو انت بفاكر من يوميها أقول له أفاكر يا أخوي بس وقعدنا بهزار وضحكنا قال لي ما اعرفش عم ان قلبك ابيض كده وهزرنا وضحكنا مش هشيل انا مش انا لان جدا فانا مش بس طبعه ووحش خلاص تقول انها اخت كانت بتتفقدها دايما ولم تعد مثل السابق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى النبي بتصلي على النبي ولا لا مات ودت اسناني ثم فرق بينهما الا بذنب احدثه اح اح احدهما او كليهما وصلت ولا ما وصلتي وصلت المعلومه وصلتي الحمد لله دوري كده وتوبي لربنا ورجعي لربنا لعل ذنب انت احدثتيه هو السبب في خسارتك للاخت ديت حد تاني كان حاجة حاجة فوق لا أعلم لماذا بعد رمضان عندي فطور لأن النبي صلى الله عليه وسلم يا ممعاز قال لك كده من 1200 سنة ان هي جيلك فطور بعد رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل عمل شرة ولكل شرة سطرة فمن كانت فترته إلى سنتي فقد هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيقولك يا ممعاز هتيجي بعد رمضان هتيجي بعد رمضان مش هتدري تقرأي جزء في اليوم اقرأي ربع جزء ما تقوليش لا هو جزء لا قولي ربع جزء ما اوعي اوعي تحجري نفسك بعد رمضان لو هتجيبي الفطور انزلي لوحدك ما تستنيش رافع تقعي اقعد مزاجك اقعدي واقفه ما تقعيش على نفسك فما كانت فترته ولا سنتي في غدرودي انا ما قررتش السؤال لا اول يحدث لي بعد رمضان كل الاورام ما فيها وكسل في كل شيء لان نفس بشريه زي ما انا قلت ما فيش اي ضغط عصبي خلينا طبيعيين وبلاش الناس اش امام التيميه قال ان الناس مع مع مع الشيطان مع الناس اثنين واحد بيحبطهم من الدين بالتشدد واحد بيخرجهم من الدين بالتشدد واحد بيخرجهم من الدين بالتساهل حد قال سؤال ثاني اتاكدوا ان اللي زعلان من حد وبيقول له هو زعلان من ايه 90% من المشاكل اللي بينه وبين الناس واجهتها 90% منها اتحلت هو الشيطان أمريك حياته أنك تفضلي تهري وتنكوتي تفضلي تدعلانة وحزينة من جواكه من جواكي أخيرا بعيد طبعا الاعتذار في الكلام بالتزاز في الدرس دوت عن اللغة العامية واستخدام ألفاظ ما هياش يعني بعضهم أنا مش راضي عنها نسبيا خلاص ولكن القضية أنا عايشها قوي على قد ما أقدر قضية الأخوة وقضية حفاظ علاقتنا بعض فأنا آسف أستخدم أحيانا ألفاظ ما تتناسبش مع المعهد أوي أو ما تناسبش مع بعض ولكن هنعمل إيه؟ لازم نشخص المرض كويس لازم نشخص الداء كويس لازم نشخص المشكلة كويس عشان نقدر نحلها فبعتذر لكم عن استخدام بعض الألفاظ العامية شوية او بعض او بعض التوصيفات الغير مناسبة للمعهد جزاكم الله خيراً سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك محدش يخرج الا يكتب الورد بتاعه من الأسكار وقراءه القرآن من الأسكار وقراءه القرآن والوتر والوتر والله يا ريت يعني انا انا انا انا قلت لكم اول ما بدات ان انا نفسي استفاد منكم انا بحاول ان انا اتعلم بعض المقاصد في الدين صعد المقاصد في الدين يعني ايه يعني لما اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان اثنان يتناجيان فلا تدخل بينهما يعني ايه الحديث ده اسقط من اسقطاته ان مش لازم يبقى لازم اثنين وقفين جنب بعض لا اقولت اسقط من اسقطاته ايه الموبايل اثنين بيتكلموا في الموبايل طبعا مش فاتح اللوت السبيكر حضرتك ومش فاتح اللوت السبيكر حضرتك يبقى هي بتتكلم كلام مش عايز حد يسمعه يبقى انت يتقربي مين هل ايه فانا عايز نتكاتف على تفعيل بالذات في قضية الاخوة يعني انا لو انا قبل ربنا وما اكملتش معك في المعهد السنة الجاية انا ممكن اعمل دي حاجة منفصلة اسقطات المقاصد في احاديث الاخوة بس دي انا نشي اتفرغ لها خلاص ان احنا نوصل مع بعض ان احنا إن شاء الله إن شاء الله نكمل مع بعض في قضية المقاصد إن احنا نكون منارة للناس خلاص إن احنا نكون منارة للناس خلاص إن شاء الله نكمل إن شاء الله كلنا نكمل ولكن أنا قصدي إنما عايزكوا تفهموا الأخوة أيوان عايزكوا تقولوا ألفاظ تخش في قلب اللي قدامك تقول إيه ده هو الدين بينظمنا على خطة لغير في دي هو الدين بيحفظ بيحميني من الأخت اللي هي بتب بكلام زي الدبش هو الدين بيحميني من الأخت اللي هي عندها الزقف التعامل يعني وبتتعامل بنفسية ولا كأني في حدود هو الدين بيحميني من الناس دي كلها هو الدين بيقولي يا صاحبة القلب الرقيق يا صاحبة المشاعر اللي ما بتستحملش كلمة اتطميني, اتطميني حواليك صور من الدين بيحفظ على العلاقر على علاقتك بأخواتك ما تقلقيش الدين بيديك صور يقولك ما تسبيش أصحابك أصلا أنت لما تسبي أصحابك هتضيعي فلازم أساعدك الدين يساعدك أنك أنت تفضلت دايما في حدود مع أخواتك تديم الوده والدين الحب والدين من أنتوا تكمله وصلت وأنا بقولك عايزين تعمله بيه تمنى أخواتك أه عايزنا من البيت ونكون مع بعض قبل ما تنزلوا بيت الإيمان اتربوا على معاني الأخوة وكلمة معاني الأخوة يا أخواتنا والله, أخواتنا والله ما لها دعوة بمنابر نور مفيش ما في فرق بين سواب الأخوة وفي فرق بين معاني الأخوة أنا أتعايز أسألكوا سؤال هل في واحدة فيكم مش عايزة تشتغل بمليون جنيه في الشهر أيوة كلنا لو فيه موردة مليون جنيه تشتغل طب خلاص انا عندي هريد ان استغل بمليون جنيه في الشهر جميل اوي هو في حد مش عارف المليون جنيه بيجيبه ايه اه كلنا عارفين المليون جنيه بيجيبه ايه خلاص يبا حين عدنا تابع الحاجات الطريق الوصول الى المليون ان في حاجة اسمها مليون وفي حاجة اسمها متعب المليون المليون جنيه يا اخوة في الله طب جميل قوي الاخوه في الله الله اللي عنده اخوه في الله بياخد مليون جنيه عارفين مليون جنيه يعني ايه يعني هيقف على منابر مش عارف ايه وهيروح او مثلا هياخد مقاهي يفتح في مارينا هياخد شاليه مش عارف في, في تركيا هيعمل فالاخوه منابر الأخوة حاجه جميله قوي والثواب منابر النور وزي اللي الرحمن انا مال انا بالكلام ده ما انا ولا عارف اقعد معاها تعتل على بعض عشان تقول لي نبقى اخوه في الله فاللي عايز يتكلم في الاخوه في الله بجد يتكلم في حدود العلاقات والاخلاقيات والاكس والايتيكيت اللي هو اي مصطلحات انجليزي انتم عايزينها موجوده الايثكس اللي هي ذوقيات الايتيكيت اللي هي الـ الـ الـ الـ الاسلوب اسلوب التعامل خلاص يعني الالفاظ الدرجه كلها هي دي لو حطيناها في علبه وخضضناها هنطلع في الاخر ازاي نفضل اصحاب طب الله ال مرة جاءة إن شاء الله هكلم معكم اللمسات الاجتماعية وبعد كده بقى لحديث الأخوة اللي انتوا عرفينها كلها ولكن في حديثين ثلاثة ممكن بيكونوا فيهم فكرة تقصيلية هعوز بس أأكد عليها في كيفية الوصول إلى علاقة الأخوة في الله الدين اللي أنا فيها داي الدين الدانة حلين فيها في قمة الروعة عشان بس الناس اللي فعلاً عايزة تعمل أخوة دليفري وهي قاعدة في البيت بالواتس وبالتليفونات كل ده على الأرض كل د الاخوة في اللقاء يدين قص الله قواعد تانية خالص بس والامتحان هؤضرح لكم حاضر الامتحان انا بالنسبة لي الامتحان برضو هي كلمتين ونص هقول لكم اكتب في موضوعين هكتور لكم تلت موضوع عشوائي طبعا الاخوة واحد في يوم أساتي والاخوة هيبقى في السؤال الكبير خلاص اللي هو نص التاني من الامتحان النص الاولين من الامتحان اكتب تلت ايات وتلت احاديث في الباب دوت مع ايه نموذج للكلمه الدعويه صغنونه كده مش لازم تكون معتمده على اكتر من حديث وايه بس تكون فيها فكره ارجع فيها تفسيرين ثلاثه والحديثين ارجع فيه شرحين ثلاثه فتعرفي تسقطي خطات جميله في يعني كلمه دعويه من الاخر تجهزوها في كل حاجة مع حظ 3 ايات و3 احاديث يعني ممكن كلمتك الدعويه تكون قايمه على ايه او حديث لا انا عايز 3 ايات و3 في كل موضوع موضوع مش صعب عليكم وفي الاخر يكون فيها حبه مخمخه شويه خلاص حد عايز خلاص جزاكم الله خيرا بإذن الله ندأ راجبنا مع من حولنا يا ريس والله جزاكم الله خير الله يعني يسعدني حاجة زي كده ونستحمل من يضايقنا وكل ما حولنا بإذن الله بقصد أو غير قصد حتى من معنا في المعهد مشاء الله مشاء الله ويزودي عليها بإيجابية يعني مش قضية خدمت عضية, عضية إلينا بإيجابية اللي أخت الفلانة بتتعدى حدودها والله ممكن تكون طيبة ومش أصدها لأن حتى يواجهها بغلطها الاخت كذا هتواجه كذا والاخت كذا هتواجهها والاخت كذا هتواجهها كلكم ايجابيين بس بحب وحنية اكيد تقعد مع نفسها وهتفوق وترجع تاني خلاص استأذنكم قبل ما ت... قبل ما, ت... ما تمشوا يكتب هو في الجزء الكام اللي ما بدأش يكتب لي من الجزء الاول ويبدأ معانا مع بعض وانا سجل ان شاء الله احنا نعمل اسبوع دعوي بيننا مع دي بقى مخصوص اظن اللي ما فيها بشيخ احمد طاهر او بشماند السعد علي خلاص جزاكم الله خيرا يلا بعشان الشكح مطار أنا أخرته توقيلوا الله بقى و اكتبوا سريعا خلاص يا رب ربنا بشركم بالخير اكتبوا مع بعض ان شاء الله الأوراد سريعا, سريعا كله واربعضه بسرعة عيوته ايوان كده يلا ابدعوا يلا على الله السلام عليكم وعليكم وعليكم